بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لله والسلام على رسول الله بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم كثيرا اللهم افتح لنا ابواب رحمتك اللهم افتح لنا ابواب رحمتك اللهم افتح لنا ابواب رحمتك اللهم افتح مسامع قلوبنا لذيك يا رب العالمين اللهم زدنا علما والحقنا الصالحين اللهم, اجعل اللهم اجعلنا من في الصالحين اللهم اجعلنا من ورثة جنات النعيم اللهم ارزقنا فهما للقران العظيم اللهم ارزقنا فهما للقران العظيم اللهم ارزقنا فهما وعملا وعلما بالقرآن العظيم اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والآخرة اللهم اهنا رشدنا وقنا شرور انفسنا اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءه نقمتك وجميع سخطك اللهم انا نعوذك من الهم والحزن ونعوذك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والشوق ونعوذ بك من غلبت الدين وقهر الرجال اللهم إنا نعوذ بك من المفسد والمغرض اللهم إنا نسألك يا كرم أكرمين يا أرحم الأرحمين غنى لا يطغينا وعافيتنا لا تلينا اللهم رزقنا غينا لا يطغينا وعافيتنا لا تلينا اللهم أصلح أحوالنا أجمعين اللهم أصلح أحوالنا أجمعين اللهم نبي المسيين من المحسين اللهم أصلح ديننا الذي هو عصمه امرينا وصحبنا البيانه التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرانا التي فيها معادنا واجعل حياه يراها لنا فيه كل خير واجعل الموت راحه لنا فيه كل شر رب ولا ولتعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا ومنكرنا ولا تقر علينا يا رب العالمين اللهم احفظ علينا أمنا اللهم احفظ علينا أمنا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 فاز الجنة وانزل النجاة من النار ثم أما بعد أحبائي السلام عليكم رحم الله وبركاته كيف حالكم كيف أصبحتم أيوة ما عز الحمد لله كنا الصحابة كذا وكان من الصحابة يحب يسأل دائما كيف أصبحتم اصبحنا منعم وصاد أصبحنا بخير اصبحنا ذاكر قلنا جد اصبحنا على نعمة الإسراء الحمد لله، واصبحنا على بنعمة القرآن الحمد لله، واصبحنا بنعمة العافية الحمد لله، وأصبحنا امين في سل البلد الحمد لله، أصبحنا مسطورين الحمد لله، اصبحنا معافين الحمد لله، اصبحنا مفضلين الله علينا بنعمة كبيرة كبيرة كبيرة التي لا تعرفنا، وهميك الحمد. لك الحمد لله عمد الصحبة ولك الحمد لله عمد الأهل ولك الحمد لله عمد المال ولك الحمد لله عمد الساتر ولك الحمد لو قدر لك عمد الإيمان والسبع والقرآن كفت على ولد وأمنت معنا من كل ما سأناه وبنى عرضا فلك الحمد كيف أصبحت من حبيبي أصبحنا على حمل ونعم الحمد لله بداية اليوم شاء الله في القران القرآن الآية هنقرأ إن ان شاء الله من ايه امنه من يقول لك ولا اقول 49 اقول بالله من الشيطان الرجيم لك بالله من الشيطان الرجيم اقول في اقول لك اقول بالله من الشيطان الرجيم أعود بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني ولا تفتنني ولا تفتنني ولا تفتنني الآية 49 في سورة التوبة نعم لا ما نصححه وهي صح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 ومنهم من يقول اذلي ولا تفتنني ومنهم من يقول اذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا ألا في الفتنة سقطوا, سقطوا المكسور آلاف الفيل آلاف الفتن سقطوا آلاف الفتن سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين وإن جهنم ملأ يرْقُبُ لِلآكِلِينَ إِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤُهُمْ وَإِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ لَّا في مصيبه يقول يقول يقول ما الدين فيقول في يقول قد اخذنا امرنا من قبل يقول قد اخذنا Waarom ben ولا ما شاء الله أخوتي إلا بالله أحسنتم الصوت بقى في القراءة أنا ليهاش حد خارج بره لا أعوذ بالله من الشيطان رجل لا بعذاب من عنده أو بأيدينا المخارج بعذاب نغمال على طول ما يصحى له حال غير بالله من الشيطان دي عباد او باي فتربصوا إن معكم متربصون أتربصو إن معكم متربصون قل قل شوف الخفض كَرِهَا أَلَنْ يُفِيقُوا ضُرًا أَوْ كَرِهَا فيها سكوني فيها أَوْ في الواو هي كده تعمل او كره الليل تقبل منه انكم <تصفيق> كنتم قوما فاسقين <تصفيق> انكم كنتم قوما فاسقين <تصفيق> فتح عشان فاسقين فاسقين, فاسقين الخط مش فاسقيه مش طيب طيب اكتر الخط على طول فاسقين فاسقين وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا وما أنت تقبل منهم نفقاتهم إلا منعهم منهم إلا وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا, إلا أَنَّهُمْ كفروا بالله وبرسوله ولا إِلَّا وضيع وفت حواء لافت حلاء مد طبيعي حرفين ولا تويله ولا ياتون الصلاه الا وهم كسالا ولا ياتون الصلاه الا وهم كسالا لا افتحوا السير الا وافتحوا اللام اذ الهمزة الهمزه لفضيله الدكتور لا تقلقل، واتزحاق، واتزحاق، واتزحاق أنفوسهم وهم كافرون، واتزحاق أنقذهم وهم كافرون. أدينا الضمط يا بنات شوفوا، النفوز والمخارج. دي كل مخارج الضم التعبدي. الحرف ما ضمته. من وتزهق انفسهم وهم كافون وتذهاقى انفسهم وهم كاذبون ترزعوش على الحرف الأخير أنفسهم دي بعض الناس بترزع كده على الحرف الأخير ده اسم غلط بيشدوا عليه غلط واتم وهم أنفسهم وهم كافرون، أنفسهم وهم كافرون، ويحرفون. كل فصص الحروف عن بعدها هذا هيديك يسر في القراءه يديك صحه في القراءه لو شفتهم مش شايفه شايفه الواو بقراها واوها لو يجدون ملجا او مغارات او مدخلا ولو اليه لو يجدون ملجا او مغارات لا ولا وصل مش لا ولا إلى ما تستعجليش على لا ولا إلىه وهم, يجمحون. لولو إليه وهم يجمحون. فان فاء مش فإن مش فاء مش في ما بقولش فاء ان فاء بتسكن الهمزه وبس حلف فان وعط برجع العين وعط الهمزه مضمومة, الهمز مضمومه العين ساكنه الطاء مضمومه بقول وعط بزم بسكن عند السكن ما شوي نايفين فان وعط منها راد فَإِنْ أعطوا منها رَضُوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون لما قرأنا يعطوا قرأت وكأنها تاك قلت يُعطوا يُعطوا يُعطوا يُعطوا يُعطوا يَيقوا فأم فأم فأم وإن لم يُعطوا منها إذا هم يسخطون وإن لم المجالة ثانية. المجالة وله أنهم رضوا ما أتاهم الله ورسوله. وله أنهم فيها دي على حد دي حبيبتي وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من يظلمه ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله والماضي نتوقف فينا إن شاء الله يا بنات عند قول ربي سبحانه وتعالى في الايه الا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضرهم شيئا من الايه 39 نعم من الايه 39 قال ربي سبحانه وتعالى الا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضرهم شيئا والله على كل شيء قدير اذا كان الحديث في هذه الايه لمين الجهاد في سبيل لا هذه الآية وإن كانت لل لل هو للمسلمين خاصّة هي للمسلمين عامة هذا أمر بالجهاد جهاد لجهاد أعداء الله سبحانه وتعالى إن إلا تنفروا يعني تخرجوا إيه في سبيل لا لو ما لو ما خرجش لو ما كانش في المسلمين في المسلمين مجموعة تخر للجهاد في سبيل الله زي ما ربنا سبحانه وتعالى في الآيات كده فرقه ويتركوا فرقه بس يتفقهوا في الدين. يعني الآخر الناس يجهدوا وتركوا فرقه عشان توعي الناس وتعلمهم. هذا هو المطلوب. حتى ولذلك يقوم بها ولذلك نقول سبحان فرد كفاي. يعني من قام منها لو قام البعض سخط الجهاد في سبيل الله. لو قام منها البعض سخطت عن الكل. بس يقوم البعض لكن كل تص... لكن كل البعض لا يقوم بها. يبقى المسألة فيها ايه؟ يرسل ربي سبحانه وتعالى عذاب en dan is het een gegeven om de waag te geven. De waag te geven om de waag te geven. En dat is de waag te geven. En dat is de waag te geven om de waag te geven. dat is de waag te geven om ولو كانوا لا يملكون ولو كانوا عزّاً، ولو كانوا ضعفاء، لهم لهم عبرة في بلده، لهم عدة لهم عبرة في في غزوة بلده إنهم خروا بمقين، لكن خروا في الجهاد في سبيل الله لا إيمان راصخ أن النصر نمن لله ورسوله ولي الأمر الآن الإيمان مهما طال الزمن ومهما الإنسان يظن إن سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى مهما دون الإنسان إن, أن الكافر هو ما يغلب لا يمكن الكافر مهما بلغ فيه القوة ومهما بلغ فيه الصدور ومهما بلغ فيه العدة لم يغلب أبدا لأنه يوجد الشكر سبحان الله ونقال إن شكف إنسان ظالم الكافر ظلم نفسه بالشرك طبعا الكافر ولا الله ظر نفسه بالشرك والظالم اللي يأخذ حقوق بشر يأخذ نفسه أيضاً لأخذ حقوق البشر. لابد ان ياتي على ذلك المظلوم يوما لازم يديروا ربنا لابد لان ربي ينصر نصره والذين امنوا في الحياه الدنيا مش ممكن ياتي يوم بس الانسان دائما بيتعجل بيتعجل الخير مع انه خير ربنا سبحانه وتعالى لابد ما دام كتبوا وعد ربي حقه فياتي بفضل ربي بس في المعادن ربنا سبحانه وتعالى بفضل ربي بد ان يكون الانتقال من الظالم الذهبي مش ممكن لأن رضي سبحانه وتعالى إذا كان بيحب الممكن حتى لو بيتبلي حتى بيتبلي بإنه سبحانه لا بيخرق الديهات ده بناء لإنه سبحانه الله لرفع العز بالإسلام الرافع للوئل الإسلام وحتى على مستوى الأفراد والجماعة يبتليك عشان ينضج يبتليك. يبتليك عشان يحزن يبتليك عشان يفع. يبتليك عشان يرفع اسمك عند الله عز وجل فلدهم التلام ينظر ماذا تعمل وعشان يقول لك إنه فطيات البلاد وكان بيهاد في السبيل في الجال في سبيل جراح وقتله وموته وأطفال يتامه وأكوافده و... وفي الدنيا البلاء في الدنيا جرح في القنة. لكن وكأنه سبحان الله سبحانه وتعالى أن كل المؤمن اصبروا في طياط البلاء شيء أنت ما تعرفهش في طياط البلاء اللي يجلنا كلنا في حياتنا في طياط حاجات كده تبقى أنت عارفين من يعني إيه يعني إيه مش بين الجواب في ثانيات أنت مش شايفان انتي بشايف الظهر بتاعه انتي شايف الظهر بتاعه الغلاف الخاريلي بلاء لكن هو واحد جميله يامينه ما نعرفهش هتعرفيها بعد كده يا ربيتي واتحزني بيها وتقوليها يا ربي بعد ما تمر الايام وتمر السنين ويجي الانسان سبحان الله انتي كده الانسان جاهد انتي كده بسماعين وقليلا انتي كده الانسان ليه يأتي مؤمن عشان يبقى يحصل ويحصل وكذا وكذا وكذا, وكذا, وكذا وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى يجعل في هذا المنح كلها مع المحن المحن ان تاتي الانسان منح لخالد في جهات في سبيل الله وسيب مراته التي يحبها الصغار وخالد في حب الله عز وجل قمه وسيب فراش وثير وسيب راحته وظلال بيته وكذا والماء المراد وكذا وخارج علشان يعلم كلمة الله ايوه بتظن من احبائنا مش جراح وتظن انها الشديد وعطى ظلم ان في هذا الأمر الشديد ما بيكونش فيه خلاله لإنما يعود بالنصر له إحدى الحصر الله يعود منصور وكتب اسمه عند الله المجاهد ويترطب على ذلك سبحان الله كثير جدا عند الله على من المنح الإلهية وقص على ذلك أي ملتنى في الدولة أو يعود شهيدة أو ما يعودش ويرجع ولا يعود إلى بيته وكون شهيدة أمهم هشوك كان من العين مجرد من أول قطر الدم تنزل على الأرض أول قطر الدم تنزل على الأرض الشهيم اللي هو خالق ربنا يقوله إلا تنفره لو مخرجت إذا لم ترشي ما سألت القردة في الإسبابة إيه إلا تنفره لو مخرجتش لديهات ده إنت مجرد ما تخرج سواء رجعت بالنص عشان تعالوا كلمة الله أو مت بالشهادة ده إبت مع أول قطر الدمها ترى زوجاتك من نحور العين ده اول قصر الدم يروح منك تاتي يوم القيامه بدمك لانه عشان كدا المشاهد لا يغسل ولا يكثن ولا يصب عليه يعني يتكثن يتكثف ايه في ثيابه فلا يصب عليه ولا يغسل ولا يذهب بحاله بدمه كله وياتي يوم القيامه الدم اللي عليه ده مثل عشان كده لما تمشي في فتره من فترات سيدنا حمزه فاكرين القصه لما كانوا تقريبا في حاجة في ناقل او في حاجة ذا كده وسبحان الله لما في بثمان حمزة رضي الله عنه وبدو الدم كما هو كان بس دمعنا جديد مجرد نتحرك ثالث الدم ويدم المسكي يا فربنا سبحانه وتعالى ايانا نظن ان الرحيم الكريم لما يستحنى في الدنيا بل امتحناش لهذا كل الاختبارات منح كل الاختبار يمر عليك يعافي بالعكس ده النعم لما يجيلك لكن البلاء لما يجيلك اطمئني اللي بتلاكي رخي اطمئني جدا اللي بتلاكي كريم اللي بتلاكي فيه امور بتعرفاش انتي لكن في طيناتها في بكرا تعرفيها اسأل ربي ان يعرفينا جميعا وأن يكتب كل شوكة يشكها المؤمن في موازينه وأن ينفعنا بكل بلاد وأن يعزنا بالبلاد وأن عن المسلمين جميعا بالبلاد نحن في الفلسطين كما تبرو في البلاد الأمر يا أحبائي كان أقول ربي إلا تنفروا جاعدكم عداء الأيام إلا تنفروا في الدنيا والأخرة فإن عدم النفير في حالة السنفر اللي هو في الاستبار أو إي سبيل الله نباق العلوب أن جاء المنجدة لأشياء عداء يعني لما يجي مثلا حي على الجهاد في مكانه في عدو يقتلوه كل الناس خلاص لا لا متكسل كل الناس عايزه الدنيا كل الناس مسك على بيوتها هنا ياتي العذاب الشريد ياتي العذاب الشديد من الله سبحانه وتعالى هي من الاستنفار اذا لم يخرج بهذا النداء جمع من المسلمين يكون العذاب الشديد على كل المسلمين و لذلك من كبائر الذنوب الموجبه لاشد العقاب بما فيها من ايه في قدره شديدة جداً لو الانسان لم يستخرج لانه اول حاجه انه قد عقر وتعالى وارتكب ما ن ن يعني فعل شيء لم يعني قام رد شيء واتى بعكسه اثنين كيف ارتكب كاما من أمر يا بناتي أول حاجة لم سبحانه لو لم الله سبحانه ولم يخرج النصر الجهاد نقول يا حمدكم يا حمدتي أول حاجة أن عصى الله لأن ربنا سبحانه وتعالى أمر بشيء وهو يكتير اثنين لأنه لو خرج للجهاد لم يساعد على نصرة الله عز وجل هو خرج ليه؟ خرج يلعب خرج لنصرة دين المشهد الله القواتين لا يوجدها خارج لمسهر دين الله عز وجل ثلاثا خارج يدب عن كتاب الله الناس تسمع بتسمع كتاب الله يستهزئ بها وقود فيها الباطلين الجهلة وسكتين عاد مستش مش حكاين سكتين قاعدين يتفرجوا على حولها. انتم أنتم مساهمين لهم في الاسم اللي قاعدين تتفرجوا عليهم المفهول لو بقيتوا الذين يأخذون فيات في الله اعرضوا عنهم بعرضوا عنهم تماما واعلموا أن النبي يقود في الله كل شيء بعد ذلك يعني بالنسبة له سهب جدا يقول عشان كده لو لقيت الإنسان قاعد يقوم باستهزى بآياته من الله ورسوله وآياته كنت تستهدئون لا بعد خلاص يقول ربي في كتابي بآي نتعرفين هتمر علينا وإحنا بنا نقرأ يبقى النطة الثالثة وهو يقوم بتذبع عن كتاب الله وعن شرع الله النطة الرابعة أنه إعانة إعانة إخواني المسلمين على العدول الذي يريد أن يستقصره حقا لو استطاع العدو عدو دينك لو استطاع أن ينحوك من الأرض والله لا ينحوك من الأرض لولا إنه مش متمكن لأن ربي لن يمكنه أبدا ولن يجع ربي ولن ربي أبدا الكافرين على المؤمنين سبيله لا يمكن يا حبي مهما طال الزمن هذا وعد من الله ولانه اعان اخوان المسلمين على العدوين الذي يريد ان يقتصرهم و يحقدنهم و ربما اقتدى به غيره من ضعفاء الايمان و لانه اعان المسلمين على عدم اخذذذ هؤلاء لو في انسان ضعيف الايمان هو بيعينه انه لا مش ممكن ابدا هو خالد اعلاء كلام الله سبحانه وتعالى بل ربما يعني سبحان الله احبائي يمكن هو بي بيعمل ايه ربما فقد في يعني من قاموا الجهاد اعلاء الله عز وجل في بمن هذا حاله ان يتوعد الله بالوعيد الشديد اللي هو ترك الجهاد في سبيل فقال الا تنفروا لما خرجتيش جيت في سبيل لما خرجوش جيت في سبيل يقول ربي يعذبكم عذابا قليلا ما استبدل قوم ثم لا يكونوا امثالكم يعني يستبدل الناس اللي هم متراخين دول مش بقوم احسن منهم يزيل الاولين الضعفاء دول وياتي بقوم يحبهم الله ويحبونه اعزله ادله على المؤمنين وأعز الكافرين لا يخافون إيه, إيه ولا تضروا يقول ربي ولا تضروا شيئا فانه تعالى متكفل بنصر الدين يعني هو لما يأضي الله سبحانه وتعالى ما يضمه بالخروج للدين ونجهات في سبيل الله هو غني عن كميها لكن قادر من غير ذلك ولكن بنأخذ بالأسباب وأعزوا لهم ما استطاعهم من قوة ومن رباب الخير وما الحاجات اللي من عندهم ترهبون بها عدو الله عشان يعرفوا يوم ما العدو يملان ده المسلمين دول اقوياء ده المسلمين دول متحدين ده كانت مين مش عارفه كانت اسم ايه, إيه منتمائير ولا كانت مين كانت تقول سبحان الله عندما طروا مساجد المسلمين خالد في صلاة الفجر تقريبا اعلموا ان خلاص هتهدروا عليهم وهم برضه يقولوا لا نحتاج الان الى مدفع ولا كذا ولا كذا ولكن نتسلط على مين على الشباب والنساء كيف هالصلاحين دول يلمرون منهم؟ الشباب يبقى شباب كأكتوم والغوانية والبنات تبقى شيء لا يعني لا تعرف بلا مسلمة ولا غير مسلمة ولا تعرفي دي مرتزمة بشرع الله ولا غير مرتزمة بشرع الله انهم مش محتاجين من كده مش محتاجين ارصبهم يميعوا او يموعوا جيالتنا بس يخيع بهم ذلك العمل وناس الله قال لا يفلحوا فيها يقول ربي نقولي يا يا سبحانه وتعالى فإن الله متكفل بنصر الدين وإعلاق كلمة ربي فسواء انتسالتوا للأمر اللعب أو تركتوا الأمر قراءه زوركم فإنكم لن تضروا شيء الله شيئا لأنهم ينصروا دين ومن والله عم السحنة بيأمرنا بالأخذ بالأسباب فقط ولا تضروا شيئا شوفوا السعدي يقول إيه يقول فيها مسائل يعني فيها أوجه هي الأوجه الموجودة فيها وغيره يقول ذلك يقول ولا تضروا, ولا تضروا الله بذلك إننا فيه قالوا الحاذا قال ما تنش تضروا بأنكم تركتوا الجهاد الثاني ولا تضر الرسول يعني مرة تعود على الله مرة تعود على على الرسول لما لما تكشف الربي سبحانه وتعالى دي من نصرته الان الربي سبحانه وتعالى يقول والله على كل شيء القدير لا يعجزه الشيء ولا يغلب أحد ولا يغلب أحد أي من ذلك يقول إن تنصروا تعود على من على الرسول صلى الله عليه وآله فقد نصر الله أي إلا تنصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فالله غني عنا جميعا هندي. لا لو لو ولا تضروه ولا نستعلم نقدره شيء فقد نصر الله في أقل ما يوجي خرج مع مين يا عبا؟ النبي صلى الله عليه وسلم خرج وتشوف يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يخرج النبي ويكون فيه في الغار بكل مقاييس البشر لو رأيت الغار اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج فيه مع صاحبه ده غير ده ده غير ده خرج وهو في خارج من يجرق يجرق وما في في, مجرد. مجرد. ثلاثة غرق في غرق ايام 3 في الغرق ايه كده سبحان الله لو نظر العدو ده طلع العدو عشان يترقبه في في في وينزق ويقول سيدنا ابو بكر الصديق ده انا العدو استنوا لنا راونا دي طبعا ما تخافش ما بتركش اثنينا ده ما خفتش لما قلنا لا تحزنوا تومانع تلما انتي مع الله عز وجل يكون عندك يقين شديد بالله عز وجل لن يضر لك شيئا ولو اجتمع الانس والجماعة المزرورة لأمل اللي هو سبحان الله ما ينصرك وينفعك ويعذك هو الله عز وجل ويأمل بقين بشر وأن ذلك عندما أقرب النبي قلنا يا حباي قلنا خربه ومن صفيه أبطر الصديق اللي يقوم عندك وخرب واختار كم سبحان الله الدليل اللي كان بيدوم على الطاقه الايه كان ممكن فاختار الدليل واختار الرفيق الصديق من الصاحب من الصاحب الامين اللي ممكن يكون ناصح من الصاحب الامين اللي تطبطب عليك وقت جراحك من الصاحب الامين اللي, الصاحب الأمين اللي طلعي ما في شده يقول لك ايه كل البلاي ما تعاديش ما تنزليش ابدا معي ما تستسلميش من الصاحب الوفي اللي تشعري بي به وقت فرحك ووقت حزنك مش مهم وقت الفرح المهم وثب حزني شينك هكذا كان أبو بكر الصديق لما خارج رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع من الرفيق الصديق صالح قلة قلة شديدة وهو يدل على الطريق وكان كافر من وكان مين والخادم اللي يخدمه ويقوم عليهم كان مين ابن أبي ابن عمى وفق كان بقى مش مهدم لا لا لا ده كان ده كان اللي هو كان هو كان غلام علشان يعمل ايه يمشي وراهم اللي هو على الخريطه ماشي على الطريق كده كده هم اثنين 3 ماشيين والدتبه اللي ربنا عليها وواخدين شويه طعام معاهم لا يكفي اسماء كل شويه بدل تلقين تقين عشان عشان تقطع وتتمشي وياتي اللي هو سبحانه الله الخادم لهم كل ما يمشي بالطريق يشيل القصر من وراهم تشيل شيء الأصل أخذيب الأصل معنون قلة وانتي لو كنتي لو كنتي قلة ما تخافيش أمره يك تخاف في الكم حتى لو كنتي قلة بس خدي بالأسباب خدي بالأسباب النص زي ما كده النبي صلى الله عليه وسلم إلا تنصرو فاخد نصر لو فاكرين أن أنتو يعني في مكة ما نصرتوش النبي صلى الله عليه وسلم مع إنه كان خارج النبي صلى الله عليه وسلم خار خارج أيه إذ أخرجها الذين كفروا ثانية اثنين إذ هم في الغار فانسوه محمد صلى الله عليه وسلم غنيم عنكم لأن ربي سبحانه وتعالى تستطيع ان تضروا شيئا فقد نصر الله في أقل ما يمكن من العدد وجعلهم الأذنة ونعزنا حتى سبحان ربي احبائي لما جعلوا مكفأة لمن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر مكفأة لمن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا كان ناقر قالوا ناقر لمن يتبع ياتي بنا بمحمد ورعيه وقد سراقه وياتي برد النصر من عند الله ياتي سراقه وفعلا سبحان الله في اثرهم ويتبعهم ويصليهم هم قلة كان ممكن جدا يا رب سبحان ربي العرش العظيم الحافظ والله يا احبتي كان ممكن جدا جدا بس يفعل فيهم شيء لكن الله سبحانه وتعالى هو اللي كان حف حفظ مبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لو لسان تفكر كذا في نموذج محمد وما محمد من البلاء صلى الله عليه وسلم معنى شديد جدا. لكن ما تقولي في حب في حفظنا الله وإنك العيوننا أو في معيتي الله عزوجل لم يضرب أحد خفيفا، لم يضرب أحد، ولا نسأل أحد والله يا سموك أنا أصنع. إذ أخرجهم الذين من مكة، لما هم يبغضني وسعى في ذلك وحرص شد الحرس. الذول لن يخرج ثانيه اثنين هو من الصديق رضي الله عنه اللي هما في الغار اي لما هرب من مكه لجا الى غار ثور في اسفل مكه مكه فيه ايه علشان يبرد عنهم الطلب يعني يبرد عنهم الطلب يعني ينسوه شويه ما يمشوش وراهم يعني ينسوا هم فين بقى كل شويه يقلبوا افتصوا اثرهم لكن لا يدرون فهم في تلك الحاله الحرجه الشديده من المشقه حيث انتشر العدو وحين انتشر العدو كل جانب يقومهم هم يقرون بيد المكافأة. فأنزل الله سبحانه وتعالى نصر أنزل من نصره سبحان الله سبحانه وتعالى ما لا يقع على دليل يقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري لما حزن اشتغل يقول تحزن انه معنا لو حسينا بالعدل يعني لو حسينا بحلاوه حسين الايمان لو حسينا حلاوه الايمان فكنتي في قلبك او ابتلاء شديد وقعدتي تقولي لنفسك كده لا تحزن رابط بضيف كده من اجتباه رقعة ويكوني في بلاء وكلنا لنا بجرعة لنا بلاء وحزان ضعف ولاحظة ضعف كده بيها كده ووص فيها كده افتكرني فيه من ايام الله هنبيه يقصد عليه الصحيح. وهو الى الشمد ده الكارب مش ممكن ان يكوني في كارب أشاد مكان فيه الحمد وصد الضغر بينشر بيرشوا رسالة وبيقتفي أثر كل الأعزاء يوص في هذه الورقة وفي هذا البلاء الشديد ينظري في البلاء في الورقة وفي الرقعة لا تحزن. ونعيش أبدا ان الطريقة معيك ينتحجي <تصفيق> ولذلك نقول يا شبائي معيك إيه؟ عاون نصر تأييد وعاية ذلك يقول ربي فأنزل الله سكنتها عليه لو يجي الإنسان ما الاحبائي يا ربنا يسبتك ربي لك يسبتنا يوجد على قلوبك لبنى تنزل عليك الطمأنينة والسكينة وعندك يقين البلاء حصل به أمر من الله عز وجل آه ده علم من الأمر طبعا قل إنه هو مالك الملك ده هو مالك الملك ده لا يتم شيء في ملكه إلا بأمره ولا يتم شيء في ملكه إلا بإرادته ولا, ولا يتم شيء في ملكه إلا جليمي زلين أقولي أحبة هنا يقول في أن الله سكيناته عليه يعني السكينة ما تنزل على قلبك بص تلاقي عندك بلاء شديد وهدي مطمئنة ممكن تكون حزينة مثل عندي سكينة وطمئنة اي سباك وطمئنة وصحولة مثبت من فؤاد بالقلب لهذا صاحبه اذا لو بص علينا يا رونا سيدنا ابوكي الصديق قال انا انا بسخدها الله عليه وسلم زيك لما دخل الغار كان بيعمل ايه كان يتفقد الغار, يتفقد الغار. <تصفيق> في, رب في, رب في الشقوق قبل ما النبي يدخل صلى الله عليه وسلم يحب يهدو شكو حب شكو حب يا بناتي سيكون الانسان يحب الصدق الصدق الأصادق امين مع من يحب يفديه بنفسه اللي يحب يفد من يحبه بنفسه مش يحطه قبله ولان مش يحط نفسه الاول بعينه وبعد كده لا اللي بيحب يؤثر اللي بيحب يعرف الايثار يؤثرون على أجل فتنة وكان يدخل ابو بكر الصديق يقتفي أثر يشوف الاثر الأثر لحسن يكون في حاجة طالعا من الشخور يسد بيها يشوفها لحسن قبل ما يحصل للنبيه قبل ما تبدا النبي أو قبل ما تأثر في رسوله يكون هو اقتفى الاثر وشوف هذا هو الصديق الصالح هذا الحجر إذا تتأخذ بهذه الآية هذا هو الرفيق المخلص هذا هو العون الحقيقي لا ينسان كده امسك فيه ده الصديق الأمين اللي وقت شديني كبير معاكي فعلا وقت العرض أول عرض يُعينك ولذلك نقول سبحان الله وأيدي بجنودنا يجمودي نزل السكين عليه وعلى قلبه وقاله ما تزعج ايدك إذا كان رفك بحزنان ليه, ليه ما تزعلش ده ربنا سبحانه وتعالى هيجعل مع برسل الله في مصر وهيجعل الأحزان أفراح وهتذهب الأطراح تبقى ولذلك نعرف سبحانه الله وإيده بجنود لم تروها ملائكة الله جعلهم رب سبحانه وتعالى قيلا جعلهم رب له حراضا من تحبوس ملائكة هيا من اللي بيكون في حفظ من الله والملائكة سبحانه رب العرش العظيم الحبيب من, من يخاف من كان معه الله من يخاف ومن لم يكن معه الله يدقى. من يغضب ومن ينف لو كنت معك ربنا سبحانه وتعالى مش يكون معك ربي سبحانه وتعالى لو كنت انت معه فيكون معك ربي بحبني ومعياتي لكن لو ما كنتيش سبحان الله الإنسان يبقى بعيد عن الا تماما في الشده <تصفيق> ليس له مسموع ما روش دوي ما تسبيح ما استغفار ما روش قراءه قران ما ملوش... مش شيء، ما اسم ما نصيط ما نصيط يا شباب الله مزقني واياكم سيطر في ملابع اسم و اسمك فوق مش مهم ليبقى في الدنيا مش مهم لبكي فرحات تفرحلش من الدنيا وتصدق في الدنيا أويك المهم بقليك اسمك فوق صيب في الملاء الاعلى يذكر اسمك في الملاء الاعلى ده العز لم جد العز يا بناتي العز مش تقيمانك الجزة ولا مع عدي كذا ولا تبني معافاة من كذا ولا معاديك في صحيبي كذا ابدا ابدا العز الحقيقي إن عبدانه سبحانه وتعالى يجعلني ويجعله لكم لحد ممان صيب يذكر فوق في الملاء العز ولن يكون ذلك الصيت إن بالطاف، ولن يكون ذلك الصيت إن بالصاب في البناة، ولن يكون ذلك الصيت إلا بأحب الأسماء لله عز وجل، اللهم زقني ميّت ذلك الذكر ذلك الذكر في الملائكة، ذلك نقول يا حبائي. أن لا يقرب ربي وأيدهم بالجنة لما ترى من إكره، كلمة الذين الذين الذين كفروا إيش؟ كلمة, لذينة كلمة لذينة الله أي الساقطين معزول هي كلمة الكافرين، مهما هم اللي متكفين دايما ساقطة مخزولة ولذلك فإن الذين خطروا الكلام على أي حد على حرب القادرين حد القادرين يعني على حد القادرين قادرين ومصرين وعادين يعملوا يبص الفتن ويعملوا سبحان الله وعادين يكذبوا المكائب وقادرين يعملوا ده كله وعادين يكذبوا وانكروا ويفعلوا لكن من لكن من من النصر كان النصر لا سبحان الله في ضمنهم انهم كانوا كانوا قادرين على خاطر النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك عملوا غاية مجودهم في ذلك فخذلهم ربدي ولم يتم لهم مقصود بل ولا أدركوا شيئا من ذلك دايما العاصي أو الكافر يا شبائي أو اللي هو بعيد عن الله عز وجل أو المنكر لآيات الله عز وجل دايما يجي قلت إيه يظن أن الغالبة من <تصفيق> لا تفكر لا يا يظن ان الواحد يبقى قوي كده والتاني ضعيف يظن القوي كف القوي يظن ان الغلب لي والسطو لي والعز لي ما يظن لكن الغالب من؟ سبحانه ولرسوله وللمؤمنين ثلاثه ربي وليشا وال... سن مش ممكن يحب يكون الغلبه لهؤلاء وكان ذلك الدليل غير النصر النص قال ان نصر الله ونصر الله رسول وابو ابي سبحانه ونصره فان النصر على قسمين نصر المسلمين اذا اذا ايه اما عمل حصل فيهم ايه اذا طمع في عدوهم بان يتم الله لهم ما طلبوا وقصروا اللي هو النصر على العدو والنصر الثاني نصر المستضعفين نصر المستضعف الانسان المستضعف المصطبح اللي هو إيه بقى اللي هو سبحان الله شوفي خلي بالك المصطبح اللي طمع فيه عدو القادر فنصر الله يبتدي يعمل إيه؟ يرد عليه سبحان الله ينصره على عدوه ويدافع عنه ويدب عنه لعل هذا النصر أنفع النصرين ونصر الله ورسوله إذا أخرجه الذين أعلموا الثاني ثماني يجب أن تهرد ده نصر بقى فرد نصر واحد بسيط قليل والناس أعجبين بتير جدا جدا يترصبوا للرسول صلى الله فما كون انت قليلة او قلة ويتأمر عليك جمع جمع من البشر ما تخفيش ازاي قرب بسك من الله و ازاي بالله و ازاي عزة و سبحانه وتعالى و عزا وقوه بالله سبحانه وتعالى و نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم و يعتد قال ربي سبحانه وتعالى في كلمة ربي انها هي العليا اي كلمات كلمات القدر وكلماته الدينية هي العاليه دايما على كلمة هؤلاء الذين الكافرين والمشكين وكذا وقوله وكان حقا علينا يقول ربي وكان حقا علينا نصر امين ويقول ربي اننا ننصر ايه والذين الذين في هذه الدنيا ويوم ليس كما نصر يومقوم الشاء ولذلك نقول سبحان الله وإن جندنا هم الايه يقول ربي لهم الغالبون فهذا الأمر يبين أن النصر والغلب لمن ولرسوله وللمؤمنين وقل والله عزيز حكيم عزيز عزيز إيه لا يغلبه احد عز غالبا أما تقولي ربي عزيزي في مواطن ضعفك تقولي والله عزيز لا يغلب وكمان جند لا تغلب وكمان أهمي. أهل ربي لا يؤذى ولذلك عزة قدرة وعزه غالبة وعزه حلو هذه العزه عندما يذكر العديد الحكيم يضع عرض كل شيء بحكمه لا ينزل فيه من انه من أسماه الحكيم يقتضي هذا الاسم ان كل شيء ينزله في هذا الكون بحكمه وكل شيء يخلقه بحكمه وكل قدر فيه بحكمة. وكل بلاء فيه لو جدي أعادت نفسك سألت نفسك في البلاء في أي بلاء وسألت طب أنا لذي أعادت البارح إن البلاء ده كان شديد أنا كذا هذا الحكم لأنه ردي حكيم يمكن يضع الإنسان شوية تلقوا قرينة أو واحدة أو ثلاث ولنفقل به الموازين يمكن الموازين تخفت شوية عشان كذا عايزه تتملس لأنه حكيم لأنه حكيم لا يفعل شيء إلا بحكمه ولا ينزل ولا ينزل في كون شيء إلا بقدر، ولا يصنع لك شيئا ولا يكون في في ذلك الكون شيء إلا منضبط، ولحكمة من الله سبحانه وتعالى، لذلك نقول سبحان الله الحباي، الحكيم الذي يضع في شيء في منظر، وقد يؤخر نصر الحجب حزب ربي الغرب دول قد يؤخر نصف الحجب في وقت لوقت آخر. اقتلطوا الحكمة الإلهية الحكمة, الحكمة. عشان حزبه بعض عنه عشان الناس بعض عن التبكت عشان الناس زي أحد مثلا زي أحناي اعتمدوا على كثرتهم وإنهم خلاص بقى ربنا إحنا خلاص مدان مؤمنين ربنا ينسونا من غير ما من نعمل أي حال لهم لازم تأخذوا لا لازم تأخذوا للأسبان قوة القلوب وغرضوا العسل في برنامجنا لي اسئله من الله سبحانه وتعالى في هذه الايه الكريمه تظهر فضيله قربات الصديق طبعا ليه لم تكن لغير في هذه الامه لان اختاروا لهذه لما اختاروا راحوا بيته عشان يختاروا النبي صلى الله عليه وسلم اختار الصحبه اختار الصاحب الامين اختار اللي اصر لي مش يخدعه اختار اللي اصر لي مش يشيخونه اختار اللي اصر لي كتمسوا اختار اللي اصر لي هي هيكون عونك تيجي تبصي تلاقي واحدة بيختار صديق وطن ده الصديق الرفيق تحسي لا محالة بيستان يقر عليه الحزاب الضعف يحس ان الانسان ده في الحزاب الضعف يبسكيله كده يشد الفور ويقوله اطلع على الارض قوم يكفص مية من التهاوي لتساعد وقف وقف على رجليك ده الصديق الصالح ذا القديم يحبه حباي ان فيه صفات ابو الصديق الإيثار لما تيجي تشوفي ابو بكر الصديق لما جاء برسول صلى الله عليه وسلم كده التفسير صحيح لكن لما جاء ابو بكر الصديق الدابة للنبيس والله اختاره دابة ايه يعني سبحان الله نعم قوية دي أخره وقال له بقى جايبها ان هو كأنه هي هدية, هديه, هديه قال له لا سيحيني النبي صلى الله عليه وسلم قاله أنا يعني كأنه ايه كأنه إيه؟ كأن هذه الدابة لابد أن ترد منها إليك وعاكم ان الواقع الصديق ده كان نعمة صديقة من تفعل الإسلام بشيء الإسلام انتفع بصفة الواقع الصديقة رسول الله خطاع الإسلام من البداية دمعنا من أول ما ناله كله بقى للإسلام لذلك معقول سبحان الله انفروا اختفافا أن الله سبحانه وتعالى لهم على في, في سبيل الله يعني بيقول ايه أي في العسر واليسر والمنشط والمطرح والحر والبرد في كل وقت قولي انفروا خفافاً وثقالاً قالك بالنسبة لي انفروا خفافاً وثقالاً المعنى هي انفروا خفافاً وثقالاً قالك فيها معنى معاملة أحد المعانلة يعني شباب وشيوخ الحسن وعكلمة ومجاهد قالوا ذلك الثاني قالك في اليسر والعسر فقراء او اغنياء اخرجوا فقراء او اغنياء الثالث مشغولين ولا غير مشغولين الراجع يعني في نشاط او في غير نشاط كما قال ابن عبد الخامس انه ايه سبحان الله ركبان ولا يعني مشاركين ولا مشاعر الثالث ذا صنع او غير صنع زعيال ولا غير زعيال عندكم اولاد ولا مش عيان يعني خايفين عليكم الثالث اصحاء او غير اصحاء مرضى حتى مرضى التاسع على خفة البعير او ثقل البعير العاشر خفافا الى البطاعة وثقالا الى المخالفة شوف كم معنى عشر معاني ويحتمل خفافا الى المضارزة وثقالا الى المصابرة وجاهدوا في سبيل الله أي جاهدوهم في ذلك استفرغوا تقدكم الجهاد بالنفس والمال كل ما تملك واحد ما تملكيش الا حاجة بسيطة جداً، فكثير من المرأة التي راحت تتا، لا تملك إلا بشرتها، وراح تقص بشرتها وذاتها، أقل من، أقل إيه، للجمال، ولما سبحان رب العرش العظيم، كانت هذه المرأة، هذه المرأة، أليت صدقت، لا تملك إلا زائد حطيتها كده في الرف، وقعدت يوم ما عنديش ماذا؟ دفرسيني يعملها عقلاً إيه؟ دبل إنتهاز، حاجة بسيطة ما كده هي نفس المرأة التي دفعت بإبناها للجهاد في سبيل الله هي نفس المرأة التي دفعت بإبناها لذلك الإنسان يكون قنج وسليم يبقى كون وسليم يبقى كون مع الله عز وجل وذلك نقول يا أحبائي وجاهدكم أمريكم أنفسكم في المقال ده لكم خلوا لكم إن كنتم تعلمون الجهاد في النفس والمال خلوا لكم من التقاعض والتقاعض لأن ذلك فيه دورت بالله لله وفوز بدرجات العلاء والنصر دين الله والدخول في إيله في جندي الله عز وجل وحزب الله سبحانه وتعالى يقول ودي لو كان عرضاً قريباً النسكرة لو أحد قال لواحد إيه؟ هنا في الآية لو جيت واحدة قلت الواحدة تعالوا طبعا طبعاً مش هنمسك بوقتي بالجهاد هنا الآية تقول لو كان عرضاً قريباً وصفر قريباً لاتبعوك ولكن بغلس عليهم شفكت بعيدة لو كان خروجهم لطلب العرض القريب العرض القريب من حق دنيوية سهلة التناول أو كان سفرا قريباً يعني حاجة بسيطة أي لا وراك ولا اتبعوك يا رسول الله لعدم المشاقة ولكن لبعدك المسافة تعرفين ما سوى كيف طالت عليهم المسافة وصعوا عليهم في السفر وقالت لكم في وقت ايه تندق فيه الثمار وليس هذا من أمارات العبودية لله فالعبودية لله لابد العبد هو المتعبد لربي سبحانه وتعالى في كل في كل وقت القائم بالعبادة السهلة والشقة في هذا العبد لله الذي يكون عبدا لله سبحانه وتعالى شوفوا يا لما نيجي نشوف هذا الأهديم آية تمثل لنا ايه واحدة تقولها لها بتصلي صلاة الفجر تقول لك ايه ببقى تعبانه ايه انت اشفاق برعونا لان الاسوري اللي بتاع بقتين تعبانه عدانا وبادي ساعة الفجر نوم بقى جميل طب قولينها بقى كده طب انا عزناكي بكره على ان شاء الله كده بإذن الله على فصحة بعد الفجر بس طب اللي عد العربيه العربية اللي عدت جيلك العربية عدت الفجر او اتخذي عربية وتجيب في ساعة الفجر مش, مش انات <تصفيق> الفرح <العضو تصفيق> <تصفيق> ودي بعد اتعالي مش يا رب بذلك نقول احباك بعدا ساعرفونا بالله لو استطعنا ان اقربنا معكم اي ساعرفونا عن تخلوكم مع القروج ان لهم عزوا والله لو نقدر والله لو كنت اتعالكم فسا او مصديق وربنا اعلم ربنا اعلم بابقى تعبان اتعالي طولة جين مع الولايات والنهار هون وكذا وكذا في ساعة الفجر طب معلش انت معزنوة الفصحة كده جميلة وده انت بكرة بعد بكرة طب خلوها بكرة يعني ما شاء الله يعني مشاء. في دي خلاص بقيت بقنا ما شاء الله عندنا القوة والجلد و... وعندنا الصحة لكن لقيام لمناجات الله ولي نفسنا من يفنش وسحرفونا بالله عثمان خ يهلكون انفسهم بالقعود والكذب على الله والاخبار بغير الحقيقه والله يعلم انهم ده كده من القصه دي يا جماعه الناس اللي مبيستلايه تعبود لله عز وجل. وهذا العتاب انما هو للمنافقين لان دايما المنافقين العباده بثقيل عليه جدا المنافق دائما العباده او لذلك الذين تكلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذاته وابدا بقى قاعد يقول النبي اعطاك اسئله كاذبه كلها كير. كلها كذب فعاق النبي صلى الله عليه وسلم تبخص عفى اللهم عنك لما أدمت لها عتاب من الله عز وجل عفى اللهم عنك لما أدمت لها حتى يتبين لك شوفوا هنا في الآية دي عتاب جميل يعني قيلة هو فتاء يعني قالك ايه كما يقول أصلحك الله وأعزك كانك وتقوله عفى الله عنك أعزك ربنا أكرمك شايفين حب ربي لنبيه صلى الله عليه وسلم في عتابك ولذلك أكبروا بالعاف قبل الذنب لأنه لا قلبه يعني في المسألة يقول له عفا الله معاني تعفوا الأول قال له عفا الله أنت عفا ربنا عنك ليه أذنت ما هي معاذرهم كم كذبين كم كذبين يعني قيل المعنى عفا الله معانك ما كان من ذنبه في أن يعني يعني أذنت لهم ثم قيل في الإذن قولا ليه لما أذنت لهم في الخروب معك وفي خروبهم يعني بلا عده ونيه وصديقة ما كنش يكره المنافقين الثاني بما يزين سلام في القرون انك لك ده هذا الامر وهذا عتار ومجترطف عفو الله عنك يا محمد وكان عليه الصلاة والسلام يعني اغذن من غير ان ينزل ايه الواحي زينك عشان اقولك ان كل ما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم وحي يوحي. وحي يوحي يعني هو عمل الامر ده ما كنت لسه نزل وحي لما لا. نزل الواحي قال له عفو الله عن كلمة لا. لهم نقول في هذا الامر يعني سبحان الله اثنين كما قال أخ هذا وعمر المينون فعلم النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بهما قدم الطائفان الفاقه في التخلف عنه ولم يكن له أن يعني يفعل ذلك إلا الوحش وأخذ من الاثاره الفديه فاعتبره الله فكلم فأصروا فأسارة... فأصروا ب... لكن أصروا بعد حتى يسخنك <سرق> الأرض تريدون عرض الدنيا وما هوين هذه الأكاذيب حتى يتبين لك بكلام الله القلم ربي ك كلام إيه إنهم حتى يتبين لك الذين صرفوا دعم أي هؤلاء كاذبين يقول ابن عباس وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ يعرف المنافقين وإنما عرفهم بعد صورة التوبة وقال مجد هؤلاء خم قالوا نستأذن في الجلوس بفعل أنا أنا جلسنا وإلا مئذنا أنا إيه برضو جلسنا يعني منافقين منافقين يعني بس عامل ايه بتعمل حاجه كده حجه كده بس نبقي خدنا الاذن زي مثلا واحدة تخرج تقول لمامتي ايه انا خرجة لولدتها منها خارجه هي خارجه خارجه انا خرجة لماما سلام عليكم خارجه انت خدتي الاذن منها عشان تخرجي سبحان الله ما انت خرجتي خلاص ما انت خرجتي عاوز تكلمها وتقول لها انت كنت دايما وانا خرجت انت خرجت خدتي اذنك من مين ايه ما؟, ما هذا يا حبايبي يعني خارجة خارجة او زي ما تقوله ايه هكلك هكلك زي فكريكة القصة كده نعم هداية الايام اذا اعلمت ان الامان من الامر المبيهن انتبع التعبئة العالمة بحاجة من التخلص الجهات اذا لو عاد في سبيل لا بس يعلن كده المفروض ان يكون الامر في ايه محفوظة ان يكون الامر ايه احد من الذين سمعوا وعدهم القدر الهال كما يكون النشط مؤذن بالمال لان الواحده اللي بتجاهل حتى بالمال بتاتي لو واحد تصدق بدابه في سبيل الله تاتي بنجهز في فوق الغازي اللي بيجاهز غازي بيبقى كانه غازه في سبيل الله ياتي تاتي هذه الدابه بخطومها بموازين حسنه بالحمله اللي مربوطه فيها ووزنها وب... و... والحاجات اللي بتخرجها شو حتى اخراجها لبقى كل شيء فيها يوزن ويوجد في موازين الحسنات يوم ما تعرف الحسنات. آه... الأيمان الكاذبة لإثمار حق أو إحقاء أو إحقاق بعض التوج الصقط لا. الكذاب يسقط عليه ربي. وما أكثر الكذابين ملذ. <تصفيق> الأيمان الكاذبة صاحب الأيمان الكاذبة لا يحب الله ومعرض على الله. مسرعات العتاب للمحب. مسرعات العتاب إن الإنسان لما يكون بيحب إنسان ممكن يعده ويقول له كلمه أنت عملت كذا وده أحبني. المفروض هذا الامر من امور ايه ممكن يفعله المصطب ليه لكي يأتي لعشان عكاب يبتدي يزيد لا لو انسان ما يعتبش ما يعتبش او ما ياخدش هيبتدي يتملق قلبه او صدره ايه غير له بخاء غير له يبقى يعاتب وينضح صدره حتى يكون العمر في ايه الخير الجوائد مخالفة اللي هي الجوائد مخالفة ذلك اللي هو الاولى على مهي صلى الله عليه وسلم عدم على علم علمي حالا من الله عز وجل هنا سبحان الله يا جماعة لما نيجي نشوف المسألة دي قول الرب سبحانه وتعالى لا يتأذونك الذين آمنون بالله وليوم الآخرة الذين بأموالهم أن تسب الله <تصفيق> عين منطقي هنا أخبر ربي الأخر. أن المؤمنين بالله وليوم الآخرة لا يتأذون في جهاد بأموالهم ولا أنفسهم لأن ما معهم من ال... من الرغبة في الخير والإيمان يحملهم على الجهاد أنت على ترغب في الخير يبقى المفروض إن أنت إيه تجاهد في حفظهم عليه حسنة هذا علام من الله ونبيه كما يقول المجافة نبي صلى الله عليه وسلم وخاصه المنافقين ان من علامات المنافقين أنهم يعرفوا بما تخلفوا عنه عن الجهاد في سبيل الله وباستئذانهم الرسول استئذان كذب والله علمه المتقين يعلم من المنافق ومن الايه التقي والله ذو علم من خافه بحق فالتقى وادى فرائضه واجتنب معاصي وسارع الى الطاعه في الغد ومن تقى عكس هذا هو حال المنافقين فيجادلهم ربي على مقام بي اهل التقوى بالتقوى ومن علمه بالمتقين لأن ربي الان يعلم كل هؤلاء الله سبحانه وتعالى إنما يستأذنك مين كانت يستأذنك <تصفيق> الذين هم المؤمنين بيخلق على طول إنما المنافقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بلا الوري ودبة قرون يعني يستأذنك في التخلف عن الجهاد من غيم أولئك الذين لما تيجي تشوفي المؤمنين لما تشوفي إنهم الثلاثة الذين يخلفوا راحوا استأذنه لا صدق واحد يقتل النبي صلى الله عليه وسلم وقاله با ايه ده انا هيروح يا بني الاحمر الحمد لله رايح بني الاحمر وبني الاحمر دول ناس يعني نساء يعني دول يعني دول بني ولا تفسل لما ادرش على المدر اشوفهم كده وبماء يعني هي فها افتن انا معروف مثلا في قومي كده ان انا لو شفت النساء اللي هما الحلوين دول ها افتن الحاول يا بقضاء الله الا فينا فينا في نصيب ما كما قال الربي سبحانه وتعالى ولذلك إننا يستاذنك هؤلاء المنافقين تخاف عن جهاد من غير عذر اولئك الذين إن لا يؤمنون صادق بالله ولا بيوم الحساب ولا باليوم الاخر فهؤلاء عندهم ارتلت قلوبهم فهم يعيشون في خيره يعتدون بمعازيم كذله هربا من خيمة والوجه دائما يا جماعه اللي دائما مع كل ما طعم من اي كانت هذه الطاعة حفظ القرآن مراجع القرآن تعليم القرآن قيام للصلاة في وقتها إذا ابتلت المعاذير كل حياته معاذير اخسرين خلاص سليم زي حال هؤلاء اللي كثرت معاذيره في الطاعات يخشى أن يكون من المنافقين خلي بالك زي هؤلاء لذلك ذلك قال لك هؤلاء ارتبت قلوبهم فتا يعتذرون بالمعاذير الكاذبة هربا من القيام بالواجب، الحمد من ترتبت كلهم وشك وشك وشكت كلهم في حقيقة وحدة الله وفي ثواب الطاعة وعقاب أهل المعصية تأتيني أم كده فاضلة وتقول إن ابنها بتجيب له سياب والسياب عايزة كبهاله ملونة ملونة أبا إنها لأ عايتيني سياب بيضاء خارج, فهي بت بت خارج الجاهد فهي بقيت الأم بتغني قصده خارج الجاهد في التجاهد العشاء يعني مسافر مع المجاهدين ما شاء الله الأم اللي جاء كنت ساكينة ما أحل هذه المشاء وجاي نختار كلا فتقول صح كلامه صح إنه عايز يال في بيضار فتلا أحب بسيار داخل بسيار بيضاء بيضار سبحان سبحانه داخله يبقى الله فأسأل ربي أن يزقنا أبطار فأسأل ربي أن يزقنا أبطار يا رب العالمين نقولي أحبائي ترتبت قلبون شكا في حقيقة وحدنية الله في, في دور الصابع قالوا ناصر في ريبين مترددون. لا يدرون في الشك والحيرة صوفي شكين متحرلون في ظن الحيرة مترددون وفي رئيب الحيرة مترددون لا يعرفون حقا بالباطل ولا يعملون على بصيرة وهذه دايما صفة المنافق المنافق دايما متحرل ومتردد ومتقالب ودايما عنده شك ودايما عنده حيرة ودايما بعيد عن الله ودايما ما عندوش عنده هي دايما عن الثوق ظن بالله لو عنده حسن ظن بالله بتبدل احواله الاحوال بنقدر ربنا احواله ولو اردوا خروجا للعبد يعني اولئك كانهم بعثهم في وقيل امه مع القاعدين يقول رب في هذه الايه انا المتخلفين هؤلاء المنافقين قد ظهر منهم باين لهم انهم مش خلين الجهاد طبعا أعزانهم اللي أفضروا بها كانت كلها باطلة لأن العذر اللي بيمنعهم ده سبحان الله كما قال يا قمد قال ربي لو أرادوا الخروج بجابة لأعادتوا له بالعذر لاستعدوا وعمروا ما يمكنهم الأسباب وبعدوا عن كون هذه المعذية لكن لما ولذلك لما تيجي تلقيك نفسك في طاهم تلقيك مخزولة مخزولة مخزولة وبعيدة وعادة تعتذني وتبعين وتبعين وتبعين وتبعي وتبعي وتبعي وتبعي وتبعي وتبعي. هنا أمر شديد جدا وليل نفسك قولي لي يخشى أن يكون كارحة الله يخشى أن ربنا يكون كارحة بعضك تخرجي بالطاعة بأمر الله بيقربك في من أمر الله لما نضع ربي إليك ولقيت لي على سبحان الله يتبع لي عن طاعة الله عز وجل يخشى كما قال ربي سبحانه في فيهم ولكن كارحة الله من بعثهم فثبتهم قدر عليهم ذلك ثبت خروجهم صبر طاعتهم طب فتنهم كتب عليهم البعد مصدى الله سنة مع هكذا يقول ابن لو وجدت نفسك محروما من الطاعة كنت تعمل الطاعة وحرمت من هذه الطاعة فتش نفسك يخشى ان تكون ممن قال ربي فيهم ولو ايه ولكن كره اللههم باعثان لأثبتهم وقعي لأثبتهم قضاء القدر وان كان امرهم وحثوهم على الخروج من البداية لكن خلاص ثبتهم ربي من وكان ذلك بحكمته ما أراد إعاناك بل خذلهم لما رأى في قلوبهم خذلهم ولم يعينهم على ذلك ولكن تصبيت الله خلي على الخلوب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنين دي العلم بالنفاق وبعدهم عن الإسلام وأنهم غشاشين للإسلام والمسلمين لسى الله لنا العافة العافية وأنهم لو خرجوا معهم لضرونه عشان جب ربنا سبحانه وتعالى ولو خرجوا فيكم ما زالكم إلا إيه لو خرجوا مع المسلمين خليهم كان ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا ريحتك منهم ده لو قربوا معاكم ما زالوكم الا ايه إلا وقيل اللوبي سبحانه وتعالى ايه وقيل اقعدوا مع القاعدين حتى شوف اقعدوا مع النساء اقعدوا مع اللهم اصحاب الاعذار هنا في فضيله هذه الايه الايمان والتقوى اذا صاحبهم يعني صاحب الايمان والتقوى يعني لا يمكنه ان يتخلف عن الجهاد بالنفس لو انسان عند ايمان وطقوى تجد ايه انا اعطي او عن اي انجهات مش بس الجهاد الجهاد ده ممكن يكون جهاد في المعركة لكن جهاد في سبيل الله بكل وسيلة انتو انت خرج المعربة للمسجد محتاجة جهاد محتاجة جهد ناسك محتاجة تقروجي ممكن تفتحت لكن انت جهاد يحتاج ذلك للطلب كل ما يكون الاسان في طلب طقوى كل ما يصيره على عمل الخارج كلما يكون القلب خالى من الطقوة كلما يسان ينفالت من عمل خير تجد وحده والعياده بالله نشى وبعين الثلاث تنفالي تنفالي يا ربي يخشى ان يكون ثبتها الله عز وجل لما اطنع على القلب نسأل ضررنا عرف العقلين لك نقول يا حبائي خطر الشك في العقيدة وانه سابع الحيرة وانتردد من هؤلاء المنافقين سوابق الشر التي تحول بين صاحبه وبين فعل خير دائما. كما يقول الأبوة الجزائيل في عسل التباثير إن دايما الشر بعد الإنسان على الصالح يكون دايما يعمل كتير ربنا يحرم الطاع دايما صاحب الزنوب الكثيرة يحرم من الطاع ولما تيجي المعصية وراء المعصية يحرم من الطاع لأن الطاع تزرع طاع والمعصية تزرع فصاحب الطاعب بصد لا يريعا يحكوذكر إيه ويسبب وينزل ده الساعة ده ربنا في الوقت ويرجع عين بيته أكمل ما يمكن وينام قليل العين ويصحى الوقت في صلاة التاني بقى قاعد سبحان الله طول إيه والله ما عندي وقت وطول نهار ممكن جدا تكون قاعد على التميليفزين ما كام كم ساعة ده الوقت ده او ماسك سمعت التليفون وقاعدة شغيرة يعني الله يفعلها كلام كلام كلام فهم ده اختبط ايها في الطاعة ومقبلة على المرصي و نسأل الله اللي يخذتنا ولا يخذلنا يا رب العالمين كما قال ربي العكام و فيكم ماذا لكم إلا قبالة و اللي فيكم ماذا إلا قبالة دا بيثالي المؤمنين في تخلف المنافقين عنهم والقبائل القبال من و النامين و الاقعى لما في وسطنا الناس عندهم نممين اهل وقيعا و حسيت انهم باد عنك الحمد لله حتى لو كانوا معنا مش هيتدون للا ايه فساد ونمي بالتقاع بالاراضي في اراضي يعني إيه اشاعات زي ما تشوفي كده مجتمع زي حالنا دلوقتي بالظبط حالنا مليان اراضي كيف فكري المرجفون لأن لن ينتهي ايه الذين في كل في المدينه لان نظريا اننا مش كده المرجفون اللي هم ايه مثلا ما حكوش المعضة ايو حظة لا اصبت كذا كذا كذا كده سيكون محلة تانية تروح مزودة على الشاعر الكامر وده حلنا دلوقتي حلنا ان الناس دلوقتي بايتموز تتنقل الاراجيخ اللي عنا اقل عنا النبي صده اللي عنا نقفنا شرع ذلك ولذلك الخلال الخساب والنميمة والاراجيخ اللي هي اي ماذا ذلون قوة لا يعني ذلون اضافة ولا اضاعوا خلالكم لا يزيدون بهؤلاء فيها هؤلاء المنافقين ذا كذا قيل المعنى لا يزيدونكم فيما تردون لأنهم مش أصحاب رأي، أصحاب تردون فهم يكون يوم السديد المعنى الأسرار فيكم بالفساد والإضاءة وسرعة السير والخلل وكل إساءة كل إساءة تحدس منهم لو ضعوا خلافكم بالنميمة وسل ذات البيض يبغونكم الفتنة والمعنى يطلبون لكم الفتنة بسبب الطحير وقيل الفتنة هي السر وفيهم سماعون لهم الله عز الظالمين مضللين أي لهم عيون جواسيس يا، يقعدوا معاك ويشتغلوا بالوجهين يقعدوا معاك ويسمعوا اللي عندك ويذهبوا بعد كده ايه اه اي عيون لهم ينقلون اليهم اخباركم وفيكم من يقبل منهم حولهم ويطيعونهم كما احوال كثير من المسلمين فلذلك نقول سبحانه وتعالى القول الاول الاولى يعني لانه الاغلب انه في سماع يسمع, يسمع, يسمع الكلام ومثله سماعون الكذب، اللي هم بيعود ايه لهم كأنهم بيسمع كلام ورحيل الكلام الى هؤلاء لحال ناقض دائم، لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقللوا الأمور، حلم دائما ابتغوا الفتنة من قبل. أي حين هاجر إلى المدينة بدل الجند وقللوا الأمور، يعني كل ما ظهر عمل الحيل في طلب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، خذنا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقصروا في ذلك، حتى جاء أمر ربي سبحانه وتعالى، جاء الحق إن هو يسيد هذا الدين، يسود على الدين، طويالوا على الدين إيه على كل دين، وعلى ذلك حتى جاء الحق. وظهر أمر اللهيون كريمون فبترك كيدهم وبحل باطنهم وتحقق بذلك هذا الدين ولذلك ليست هذا فيحذر الله يحذر رب العباد المؤمنين من كيدهم وتنبيهم ومؤمرتهم لأن دحلهم دائما هذه زيد دي, دي تقول إيه وجود منافقين في صفوف المؤمنين دائما إحنا دلوقتي عندنا منافقين كتير يعيشوا في صفوف المؤمنين خطر عليهم وضرر كبير لذا ينبغي أن لا في الأمر وأن يعول عليه في مهمة المنافقين مجوب الأخذ والحيطة في الأمور والخوف على حياة المسلمين لأنه دائماً يكون فيهم منافقين يعملوا عمله الحيل والمؤامرات وكذا النقطة الثالثة المنافق يسوء ي... يسو عز الإسلام والمسلمين واحداً جداً لو إسلامه ربنا أعزه تدبير الأمر كل البيات منه مدبر ربي الأمر لأولياء الخير تدبير لذا على العبد المؤمن الرضا نخم كده بيها على المؤمن الرضا لا نقف عند الآية السابقة حابرتي على العبد المؤمن ان هو المفروض إن هو الرضا بقضاء الله وان يقرأ وان يقرعينه بقضاء الله وان يسلم لأمر الله عز وجل وان يصد راضيا عنه سبحانه وتعالى في كل ما فصل وقفنا هنا عند الآية الكامل يبناك التفسير. الترسير طيب نحقق ان الشرح اللي عندنا هذه الاوقاتنا عند ايه هي 48 نعم ان شاء الله نبتدي باذن الله نعم هناخد هناخد بقى دلوقتي اللي هي نعم هناخد دلوقتي عندنا يا بنات في اخطاء الصلاة والسيره واللي هي الدج الدجان من علامات الساعة نبتدي بايه في الوقت نبتدي في ايه على الدجاج على طيب نجيب علامات بتاع الدجاج صفات الدجاج <تصفيق> خدنا المهدي مرة <تصفيق> الثالثه المهدي, المهدي. الدجاج هي من علامات الكبرى يا بنات المسيح الدجاج <تصفيق> التي لم تاتي بعد <تصفيق> لم تتحقق بعد لا مهين قريب جدا بقى من علامات الكبرى دي اول اه نعم الرسول صلى الله عليه وسلم ايه واش قال والساعه ورا بعض قريب يعني, يعني سبحان الله وكل اات القريب حضرتك من هنا ولا نعم انت كنت بتسمعين كل اللي ابدا انت المفروض تذاكروها امتحانكم في المنهج اللي انا قلت هل علاج المسحور قراءة سورة البقرة في البيت واللوقية الشرعية على الماء ومن أدرك انه مسحور؟ اي حد بيلاقي الانسان عنده علامات كلا ومتدايق ومكتئب وعنده ابتقاب بيقول عليه مسحور طب بيحاول كده يبقى قريب من الله ولأدي الصلوات بوقتها على طول السحر والحسد طب ما تقولون التقصير في طاعة الله عز وجل وان لو الانسان يشغل بالله سبحانه وتعالى وطاعة الله عز وجل طب الحياته هل الذين ختلوا في الثورة معرفش كام يحتسبوا ايه يحتسبوا من وداء نسأل الله عز وجل لكل ما نختل وكان صالحا خرج يعني مصلي مش مصلي واحد بيخرج مش مصلي ولا نترك الامر لله عز وجل لنحن لا نتألع على الله عز وجل ازاكم الله خير وحبا نقول هل على الذهب الذي يلبس زكاه في مذهب في اه في رؤية. راي بيقول على الذهب الذي لا يلب... اللي يلبس الذي يلبس الذي يلبس يلبس, يلبس. مش يعني في مذهب بيقول على زكاة. اللي مذهب اخذ دور على ايه ليس عليه الزكاه الذي يلبس الزينه يعني تزيني بيه مش هتحطها في بيتك وتلبسي منه حاجات بسيطه ولا حاجه اللي حضرتك بتلبسيه لان حاجات بسيطه طالعه المؤكد انه بيفرض عليه زكاه لكن اللي انت بتلبسيه بتلبسي عليه ما في مذهبي ما انا بيقول ليس عليه زكاه مثلا الاقه بيقول عليه زكاه وهو الاولى اللي رد ده والله ده بسنده الحديث لو صورين اللي من صورين نعم ايه تسال اسئله كنت اعمل مع حماتي اعمال طيبة وكنت أتحسس ما تحبه وكنت بعمله للأسف لم أحتسب الاجر فهل الله يأجرني على هذا العمل مع أنها كانت تسمع لكلام الآخرين كثيرا وبعد كده ماتت يعني أنا اللي أعادت في بيتها بيها في وطلبتني قبل ما تذهب الغيوب وهي في العناء المركزة ودعتني وطلبت مش عارفه علي ووسط زوجي علي هل يا اجل ما دام اقصد زوجتي عليك يبقى اكيد انت بتحبيني واحنا ننزل نشوف عائلنا عند طاس ربي ان تكون ان شاء الله والنيه اسال ربي سبحانه وتعالى انك تقولي من دلوقتي اللهم اجل دل كل اعمال التي فعلتها مع هذه المرأة لله واجعلها خالصه لوجه الله الاستاذ قال هل الجهاد في اي بلد مسلم يعني يعني واجب على كل مسلم هو المفروض على كل المسلمين كلها زي ما قلت له يعني المفروض فرض ايه فرض كفايه طبعا دي مسانة كبيرة جدا علي بالوقت والوقت لا يتفع اقرأها بعدين كل لسير كتير كبيره علي يا بنات كده ما شاء الله دي مخطوبة وانا المخطوبين دول يا بنات دايما نشاجرهم واحدة مش عارفه المخطوبة والخطوب عمل ايه طيب هشوف المخطوبين دول بعد كده ان شاء الله حاضر انا عندي التلاء وظلم بس والله كل مرة انا بس مع الدرس والكلام واحسن الظن في الله اكتر ان شاء الله ربنا هينصرني طبعا ان شاء الله السوره لو بس تتقي الله قربي من الله هينصرك باذن رب سبحانه وتعالى الصيام 13 14 15 بكرة يوم من يوم اللي ان شاء الله من يوم الاثنين لكنهم هو من يوم الثلاثاء الاربعاء والخميس وطبعا هيبقى كده ان شاء الله من الاثنين وكده بتكحب علينا الايام المباركه عشان مين المسير حاسين برسيم رمضان كده وقربه اللهم بلغنا رمضان هل يجوز دفع جزء من زكاة المال في إجراء عملية لرجل مسكين أم لا يجوز طبعا يجوز طبعا يجوز بأنه هي مسكين أو فقير في الضرورة أخت زوجي الكبيرة ترزمني بهدية ضالية في عيد الأم هل يجب أن أعطيها هدية علما هل لا املك ثمنها ولا عين الأم؟ ولا عين ولا بجي هدية يروحوا إليها أننا نعطيها بتيك وتعلمني أذي ولا تستعد أنا أكلمها إن شاء الله النبي صلى الله عليه وسلم كده وبعدين هي يعني سبحان الله ليه عملت بعد ما حمادك مات عيد احنا لنا عيدين عيد اضحى وعيد الفطر مش كفايه نسوي العيدين اللي احنا بنفرح ونساعد بنات و زي اختي هم امال المدرسات في المدارس بيطلبوا البنات قاعدين الجلسات اللي في المدارس بتقول البنات دي اسال لهم الله توبه ما الله, توبة. أسأل لهم, الله لاش أسأل لهم توبه سقطر الله وما تجيبش هديه سقطر اسال ربنا دي إتاوة. هذا الامر لازم ده هذا الامر في امور كثيرة جدا دي سبحان الله جمع مال من غير حق وكذا وكذا وبدع يعني تضتقي ده في الاباء والامات اللي شغالهم الدروس ومصاريف الدروس والبهدله اللي بنقوم بيها حتى نوعا ورق الاخطاء موجود عند الباب لمن اراد ان شاء الله الاسبوع القادم حاضر يعني يا عبده دلوقتي اللي هو حبيبتي ايمن عارفه بس هي قالت الاسبوع القادم عشان النهاردة طيب مش عايزة برضو طيب في بناتي فتاوي انا عايزه اقول لكم أنا استحي اقولها والله في فتاوي استحي اقولها بسني الكبير ده كله افتحي اقولها اه تجرح اه سبحان الله يعني يعني مضمون مضمون الفتوى لحله مضمون الفتوى دي بنات مضمونها ان واحده اخصائي خطأ شديد وهي تسألني دلوقتي ممكن تنزل الخطأ الشديد ده يا سبحان الله نبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم قال لمره فعل ذلك عايز اقول حاجة حاجه مهمه دايما الواحده اللي كده ولو كان بتعمل كده انها يخطبها او اللي خطبها وحبس فعلا او ما بتعمل كله بيصيرها عليك يقول هاش نسأل ضالينا بعث العالمين لكن ادعو الله لهأث انها ترجع لدينها، وان ربنا يديها وان الامر ده شديد وان سبحان الله تتوبة نصوحة وان لو كان هذا الطفل فيه اربع شهور الامر يحتاج الى خلاص ده حياتي والنبي صلى الله عليه وسلم يأمر بذلك ابلاً الاخت اللي بتقول سبحان الله في اللي هي يعني قال احد الشيوخ يقول ابراهيم بن ادهم اذا اصبح العبد واجب عليه ان يحمد الله على اربعه اشياء الحمد لله على نور قلبي ان النور قلب نور الهدى وجعلني من المؤمنين وهذا قلنا في بدايه درس اليوم الحمد لله الذي عليه من امه محمد يعني الحمد لله على الإسلام وهذا قلنا في درس اليوم الحمد لله الذي لم يجعل رزقي بيد غيري ونقول الحمد لله الذي يجعلنا أمورنا بيدي مالك المر الحمد لله الذي خطر عيوبنا وهذا قلنا أنه الحمد لله على السلسل وحمد لله وقلنا ولم يضحنا وأسأل ربي أن يسترنا في الدنيا وفي الاخره ممكن تفتحوا كده في إيه؟ آه. طيب. ناخد بقى حرس المسألة شميه <تصفيق> جميل يا استاذ فيناقول يبقى ننسي المعلومات الصغرى التي لم تقع بعد قلنا اخر حاجه اتكلمنا عنها اللي هو ايه من يكون في اخر امتي وهي اماني شايفه عايزني تقول اختي القلق ولا ايه لا ده هو يطلع من سلالة محمد صلى الله عليه وسلم ان اسم محمد بن عبد الله نعم ومن يعني هو انا اللي ذكرنا قبل زيك من خلفائكم خليفه الحسن ولم يحدد مكانه عشان بعض الناس بتقولها بتطلع ما أعرفش إيه من الوعقية أهل السنة فيها فيه عشان تبقى عقيدة أهل السنة عشان أكررها لهم ثاني ومن ناس الحسن وليس الحسين نعم في أما عقيدة أهل السنة فيه دليل ذكر على النبي صلى الله عليه وسلم إنه الحديث الذي ورد في ذلك في أهم يعني انه لا بدر في اخر الزمان ظهور هذا الرجل من اهل البيت و اهل الدين و اظهر العدل اتباع المسلمون واستولي على مسمى بالمهدي ويكون خروج الدجال و بعده بعده في الصحيحة الاسر و عيسى ينزل من بعده بفاقص الدجال او كده حديث اخر برضو حديث وهي عقيدة اهل السنة في ذلك قلنا دي عقيدة اهل السنة خلاص ده مضمون ما تحددش بقى ايه عقيدة بقى الشيعة قلت بكل اسبوع الماضي ان عقيدة الشيعة يعتقلوا ان المهدي هو ا الإمام الثاني عشر الإثنى العشرية لدرس عقيدة الشيع هم عندهم حاجة اسمها الإثنى عشرية أه المدروب محمد الحسن عستالي ده الثاني محمد بن عبد الله ده الاسم مختلف خالص يعني الحديث يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو الحديث واحنا انطلق... الهم دولي صلى الله إيه حديث آخر وهو عندهم من ولد الحسين والنبي صلى الله عليه وسلم ولد الحسن يعني منهول من, من سلال آه وهم يعتقدون أن دخل استغذار السمراء ده ستدرق. اه ده موجود هناك بقى عندهول فين السمراء ده فين يبين بنعلى... هم عشان كده منتظرون من السمراء ده يطلع. هم دلوقتي دخل خلي بقى كسر ده دخل وانت بقى منذ اكثر من 1000 ألف سنة 1100 ألف اكثر طبعا لك لسه عايش وعمره خمس سنوات دخل وعمره خمس سنوات وعنده دلوقتي شوفي بقى كم سنة 1000 وكان سنة و... و... ويعتقدون أنهم حاضرون في الأمصار يعني قعد بنا حاضرون في الأمصار غائب عن الأمصار هو اللي بيحضر في الأمصار عن الأمصار الجن نعم وهو المهدي الذي ينتظر عنده وكلام هذا لم يقم عليه دليل ولا برهان ولا سنة ولا عقل وعقل يعني لا يدركوا العقول نقلب أما كانش النبي أما كانش أما أشكذا الحديث الواردة عن مسؤول الصحيح لم يوجد نقل عن ذلك وهو مخالف لسنة الله في البشر ومخالف للعقل ثم مدعي للغيب للأمر ده للغيرته اذا كان حيا بل كان الواجب عليه ان يخرج واامر معروف وانهى على المنكر حتى عشان كده هم ينتظروه ينتظروا تطبيق والمشكله بيعملوا بيعملوا حاجات كده سبحان الله تكلمه في التلفون كمان كمان ما شاء الله معاك يعني مره عنده خط اتكلم عنده خط ماشي خطوط مقي يا طيب يا بنات تعالوا خلينا ندخل ثاني عشان اقول لك معلش ما هو بقى حضر. ممكن يكون جايبه لان غايب عن الاصرار حضر عن الباء معجدات ان الله وان يعني نون في قول النبي صلى الله عليه وسلم من بقول من طيب ناخد بقى يا بنات العلامات الكبرى ترتيب العلامات الكبرى اللي هي ايه بقى خلي بقى علشان جل الله لما نجينا من الفتن، وقالتنا على السنة السنة يعني النبي قال صلى الله عليه وسلم كذا الحديث الصحيح أمت كذا بقليها بالداية يجي لي واحد يقول لي ما سمع فيه في واحد كذا باستخاب يضي يطلع ما معرفش فين عند السرجال في السمراء وكذا يقول له ما قالش كذا النبي صلى الله عليه وسلم ليش دعوة اي شيء ما يقولش صلى الله عليه وسلم ذلك هو أقوال من يبعد عن دين الله سبحانه وتعالى نقول يا احبائي العلامات الكبرى ايه العلامات الكبرى اول حاجة هذه العلامات هناك علامات الكبرى تدل على قرب الساعة فاذا ظهرت المساله انتهت اذا ظهرت هنا العلامات دي العقد انفرض العقد انفرض وما تنش فيه تكن ينفع هنا خلاص مش ينقى فيه توبة تبقى خلاص العلامات لان المغرب يتشرق الشمس منين يبقى خلاص هنا مفيش توبة ففي صحيح مسلم شوفي فيه وشوف الحديث رواه فيه مروه هل الجن شيء والشيطان شيء مش انا يا بناتي بدتكم عالم الجن والملائكة وعالم الشياطين الجن سبحان الله الجن فيهم من الصالح ومنا المسلمون ومنا البيض ومنا الصالحون ومنا دون ذلك ومنا الطرائفة قدرة ومنا المسلمون ومنا المنافقون فمن اسلم فذلك حقا رافع راسه فجعلت الجين يعني الجين فيه من فرحين فعلا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ايه سبحان الله حتى شيطانه ابتدى يبقى ايه اما الشيطان من شطط شطط يعني بعد هو ده الشيطان اللي هو دايما ايه من عالم الجن لكنه بعيد عن ايه عن طاعه فهمتوا الفرق ما بين طبعا لكن الاثنين ما نراهم يعني نقول في الترتيب هذه العلامات انظر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مصر عن حديث النبي صلى الله ابن سيد رفالي قال طبعا النبي صلى الله عليه وسلم وعندنا نتباكر عادينا نفكر في الساعة يعني لأنه كان في غرفة فوقهم جاء ذلك مبيان في رواية أخرى في صحيح مصر فقال ما نتذكرون نتباكرون عادينا نتكلم في ايه قالوا نذكر الساعة قال إنها لن تقوم حتى طالق قبلها عشر آيات وكده قال رسول الله صدر فذكر هذه العشر آيات اللي مش هنقوم الساعة إلا مغرب إيه هي العشرة آيات؟ واحد الدخان اثنين الدجال ثلاثة الدابة أربعة طلوع الشمس من مغربها ونزول من مغربها تالي ذلك ونزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم ثم أقبوب ومأدود خسوف ثلاثة خصوف خسف المشرب وخص بالمغرب اول مره تمشي رجعتوا معايا يا وخصف بالمغرب وخص بالمشرق وخص بالمغرب وخص باخص العرب التعرب الجزيره العربيه واخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس الى محشرهم الحريق رواهم مستمر تطرد الناس الى الارض الايه روحوا بعد النار يبقى في ايه نسأل الله لنا منع عافيه والايات الكبرى قيل هذه الآيات التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزرعة متتابعة في لا يكاد يفصل بينها فاصل وهي تشبه في تتابعها إذا وقعت العقد إذا انقطع تعرفين العقد إذا انقطع كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك إذا انقطع سلكه الذي ينتظم, يعني يعني ينتظم فيه حباته مش حياته حباته فان الحبة الأولى تسقطت تبع باقي الحبات بلا تاخير ما فيش تاخير عنه وروا في ذلك الحاكم الاثناء صحيح انس بن مالك رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم الامارات شوف النبي قال ايه في السلسله خرزات منظومات في سلك زي كنا زي تاعو قطع. فان يقطع السلك يتبع بعضها بعض كله جاي ورا بعض ما فيش فرصه الانسان خلاص التوبه ايه نعم وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم الكبرى أن القوع الحرب الكبرى بين المسلمين والرومة التي تسمها اللي هي إسماء الملحمة مقصميني يعني حدث ستكون أولا ثم يفتح المسلمون بكسطنطينية وبعد كده يخرج الدجال يبقى الملحمة اللي هي المسلمين يجتمعوا في حرب شديدة معروفة اللي هم أوروبا، اللي هم دلوقتي، نحن نلعب دلوقتي اللي هم أوروبا، آه، الحادث دينا جدا جدا مع إيه، وبعدين بعد كده تفتح القسطم الصينية ويقرب بعدها إنتاجه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ومراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذه الأحذية تقع متتابعة متت وسيظهر كيف كيف النجستين في ذلك الزمان هيشتبكوا مع الروم في معركة كبيرة جدا سمى النبي صلى الله عليه وسلم جمل حماس. وبعد انتصارهم عليه و يفتحوا كمان يبقى ما زال فتح فتحين زي زمان لما تيجي تقرأي في السيرة تلاقي فتحه مع رشل فتحه فيه فتحوا في فيه و فتحه دلوقتي قاعدين يعني يبدل الفتح بقى في كل مكان يقفل في كل مكان نصر الله لها السبب في الأرض ومراد مراد الرسول صلى الله عليه وسألهم وبعد انتصارهم عليه يفتحون القسطنطينية و يخرج الدجان وبعد خروج الدجان هينزل عيسى عيسى هيقتر الدجان ويقتل الدجاج ثم يخرج بعد ذلك او يتشر الصليب ويقتل الخنزير وهنقول بعد كده نعم ثم يخرج يأجوج ومأجوج في زمن عيسى ويهلكم الله في زمن عيسى والترتيب الى هنا واضح الواحد اما بقيه الايات فان ترتيبها بيقول لك ايه ليس واضح خروج الشمس من مغربها خروج الدابة الارض خروج النار تكون بالتاكيد بعد خروج الدجال ونزول عيسى وخروج يهوذا لكن ايوم ما يسبق الاخر في الترتيبات دي محدش النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ان اول هيقول لك اما حديث ان أم اول آيات خروج خروج طلوع الشمس من أو او خروج الدجال بعد ناس ويوم ما كانت قبل صحبتها فالاخرى يعني على اثارها قال لنا الجزء الاستدلال بهذا الحديث على ان طلوع الشمس تكون قبل خروج الدجال ونزول عيسى لقوله اول الآيات خروج الشمس اطلوع الشمس يعني فالذي يترجح من الاخبار ان الدجال هيبقى من اول الايام بس عايزين نشوف من هيطلع فين ومنين من و بلد و ايه ده هيطلع برضو اللي هو يقولك ان هو يطلع مطلعه من عند الخرصان اليمانين بقى مطلع تقعود الخرصان البقى من عند فيه من عند خرص هنقول ده بقى وينتهي بذلك وتمتهي بذلك بقيام السعوة على خروج الداف بيقع في ذلك احنا زي ما قلنا في الحنس نقول الدخان. الدخان من الآيات الكبرى التي تقع قبل الساعة قبل الساعة كما قال رضي فارتقب يوم تأتي السماء ودخان الجربي ورشا ناسا هذا العزال القديم قال لك الآية هي دل العزالة وفعل الدخان من العلامات الكبرى كما رواه مسلم في الحديث طلع المبيه الحديث اللي احنا قلناه دلوقتي كلا وقال الحديث ذا اللي انا ذكرت لكم والعلامات العشرة اللي انا قلتها اللي إن هي ذكرناها يعني يقول ابن سعود ان هذه الآيات بعضها مضت يعني فقد روى مسلم في صحيح المصروق كنا عند عبد الله جلوسا وهم اطلع بيننا فاتاه رجل فقال يا أبا عبد الله عبد الرحمن إن قاصا يقص عند ابواب يعني مكان باب يعني ان أمقات الدخانة دي فتأخذ بأرفاس الكفار واخذ المؤمنين يموت المسلمين بس يموت ال يعني, يعني يتخلق الكفار والمؤمن لما يجي يموت في الدخانة يجي له كأنه بيعتق كان عند رش وتطلع روحه بيوسر التاني يتخلق والمؤمن جيه زي إيه زكام لأنه زكام كذا أنا عايز أجيب آية يا آية اللي هو هذي بعده كذا هي فتنة الزجالي يعني نعم يعني فا لأن هنا هو ده ما إحنا نتكلم فيه النهاردة هذي بفتنة الزجالي فتنة الزجالي وناس أعظم فتنة هتمر من علامات الساعة أعظم فتنة في تاريخ البشر نعوذ بالله من فتنة الزجالي بنستعيد منها بعد الصدق زلقينا فيها أعظم فتنة فتنة الدجال أعظم فتنة في تاريخ البشر فتنة تقع في آخر الزمان وهي إحدى أشرات الساعة الكبرى فتنة من أعظم الفتن التي تمر على البشرية عبر الطيب ففي صحيح مسلم قال إيه قالوا كنا كن نمر على هشام بن عامد نأتي عمران بن فقال ذات يوم إنكم لا تجاوزوني إلى ما كانوا بأحضر إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. يعني هو من يحضر ولا أعلم بحديث بحديثه مني يعني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين خلق آدف إلى قيام الزجال خلق أكبر من الذجال أمره الأكبر من الذجال بقلهم ما فيش حاجة أكبر أبداً من الذجال أو من فتنة الذجال من أجل ذلك فإن جميع الأنبياء حذروا أقوامهم من فتنة الذجال ولكن رسولنا صلى الله عليه وسلم أكثر تحذير لأن الطالب يقولهم صفته إيه ما يخرج منين والساع والوقت اللي اكل فيه والذي في صحيح البخاري قال, قال ان فقال يعني بيقول لك هنا وقف النبي في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قام فصلى الله صلى على الله عليه وسلم في الله اسمعوا هو أهله ثم ذكر الدجال فقال إني انذركم هذا الدجال ينذر النبي صلى الله عليه وسلم وما من نبي إلا عنده قول بذلك ولكني ساقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه إنه اعور وان الله ليس باعور كما جاء في صحيح البخاري واشار بعينه الى عيني عايز اقول لكم وهيجي يدعي ان هو ربنا هو الرب على الناس حتى ان بعض الناس هتفتن بيه عشان يبتدي يبين لهم حيات حيبتدي الميت، ميت ويبتدي معرفش نهر النار يخليه يبقى أكد بقى هايقول لكم كل أحوال هذا الدجال والفتن اللي هينر بيها الدجال وما ينجو منها إلا من أراد ربي أن ينجينا سأراد ربي أن ينجينا كما كن نجي صدى عليه السماء ما يعني إن أرى إنه أعوى إن, إن ردكم بيصد أعوى إن بين عينيه مكتوب كافر يرى كلمة كافر المكتوب على وجهه المؤمن لكن لا يرى هذه الكلمه الموجوده بين عينيه غير المؤمنين مكتوب بين عينيه وعين عوض وعين اه وعين شكل العين نا صافيه ما السر في تثبيته مسيح الدجال او بالمسيح الدجال يعني. يقول ابن اسير سمي الدجال مسيحا ما هو ده لان عينه الواحده ممسوحه عنده عين ايه صافيه والمسيح الذي أحد شق وجهه منصوح يعني نص وجهه كله ما فيش معالب هيؤكدها لا عين له ولا حاجة ما فيش حاجة خالص ولا. فهو لخلاص المسيح نيسى ابن مريم فإنه بمعنى ف يعني مسيح فعيل بمعنى فاعب سمي أمين أنه كان يمسح المريض فيبرأ بإذن الله بالنسبة للمسيح سمي لذلك فرق من اسمين وسمي المسيح الدجال لأنه يغطي الحق للباطل ولذلك العلمانية دجل البعيد بالقطران دجل البعيد بالقطران إذا غطوا بالقطران فبيغطي الحق والإناء بالذهب إذا طلال يعني غطاه، وقال سمي أهدى لانه يغطي الحق بالكذب وقيل لضربه نواحي الأرض هيمشوا ويلف هيمشوا الأرض كلها إلا مكان مش هيقدر يدخل مكه والمدينه مكة والمدينة والله ما جعلنا مجين الله ستبتنا في ذلك الأرض. وقيل ذلك لأنه يغطي الارض هاي الباري البالي قالت إيه حال المسلمين في العصر الذي يخرب إما حال المسلمين في العصر الذي يخرب فيه الدجال كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل خروج الدجال يكون المسلمين شأن كبير جدا وقوة عظيمة يا رب لكن تمتنا قبل هذه الفترة ويبدو ان خروجه انما هو للقضاء على تلك القوة جا برضو علشان يقدع فتنة على, على قوة المسلمين علشان يبدأ المسلمين للسلام غريب ويعود بالخام ايه غريب ففي سنن ابي داود قال لي عندي بخ... قال رسول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستصارحونا الروض صلحا امنة فتغذونا انتم وهم عدوة يعني انتقصر هن... عليهم بعين هل يطب بنا صلح وقال لي ايه وهم عدوة من المرأيكم فتنصرون وتغنمون وتسلمون ثم ترجعون حتى تنزلوا بمرجن دي تلول مكان فيرفع رجل من أهل النصرانية الصليب لقول غالب الصليب فيغضب رجل من المسلمين فيضطه فعند ذلك تغضر الروم بعد ما كانت مصطرحة تغضر كالعالم وتحصل الملحمة اللي هي وزادة بعضهم فيثور المسلمين فيغضرون تحصل هي الملحمة اللي هي ايه هنتكلم عليها دي وهي اتبع كده كلا وذلك نقول في خروج هي الدجال والملحمه احنا عايزين نجيب قبل الملحمة احنا عايزين نجيب بقيه اللي هو الحديث عن القحط والمجاعة قبل خروج الدجال يبتلى المسلمين قبل خروج الدجال ببلاء شديد جدا فتمنع السماء ماءها تشفي مطر وتحبس الارض نباتها هو يجي بقى يعمل بقى عشان يعملوا مزاك يعني فبيقولك في الحديث ايه رسول الله عليه يقول إن في قبل قلوج الدجال ثلاث سنوات شداد يصيل الناس فيها جوى شديد ويأمر الله سماء في سنة الأولى أن تحبس ثلث مطر يعني إلا المطر ويأمر الأرض أن تحبث ثلث لبث ثم أمر السماء في السنة يحبث ثلث في صحة ما في صحة الجامعة يبتدي يقل ثم أمر السماء في السنة الثالثة أن تحبث مطرها كله فلا يكون هناك مطر فلا تقتل قطرة وأما الأرض فيتحبس النبات فلا خرو من نبات إحنا الوضع ده يقال فيه نبات قليل مال فيه قدام نص الله الناس فلا يبقى ذات ضل فإلا هلكت يعني إيه كل الغنم وكلهم نعم إلا ما شاء الله قيل فما يعيش الناس في ذلك الزمان قال يعيش على إيه ألق التهليل والتكبير والتحميد ويزال عليهم اللي هو ما يبقى يعني كانك بالظبط يسبح ورجيهم كانه كأنه كانه هو بيتعلم يشرب من يسبح صفات الدجال وعلى قال لي ايه بقى يدعي دجال الربوبيه وياتي من الاعمال الخارقه ما يروض به الباطل حتى ان الرجل ياتي ظنا ان امره لا يخضع له وهو ده انا شايف في اسمه فعليه كده وان باطله لا يروض عليه فعندما يرى معندو عنده من الخوارق يعمل امور خارقه كما جاء في سنه ابي داوود سنة امام عم عمران بن حسين الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه من سمع بالدجال يعني فوالله ان الرجل ياتيه وهو يحسب انه مؤمن فتبعه مما يوقع فيه من الشبهات يبقى مؤمن يوم يورينه يوريله بعض الاعمال يفتر في الدين اه مما يبعثه او لم يبعث فيه من الشبهات كما جاء في الجامع اصول ولذلك، ومع النظر في أمر الدجال نظر، معتبر علم يقين أنهم مبطل أو في على باطل لأن الصفات الروبية غير متحقق فيه أبداً، لماذا؟ فهو بشر عاجز لا يقدر على ما يعني عاجز عارف أنه بيقدر على معجزات أشياء نعم فاتنا زي الساحر أنا كذي واحد ساحر بيعمل أمور سحر هو ده يدار الروبية السحر يدار الروبية لا تمام ولذلك فهو بشر مسكين يأكل وأشرب ويتبول وينام ويتغوط كل ذلك حال ما يكون إلا يكون إله أبدا ومع وضوح ذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا شيئا كثيرا عن صفاته وأحواله كما لكي يعرف المؤمنون عشان إيه لو خرجوا في عصره يستطيع مخلفتهم والخروج عليه ولا يضطر لضلله صفات العام أقل إيه لكن النبي صلى الله عليه وسلم في إيه استحب قال رجل جسيم ده طويل وعليم أحمر قاعد الرأس أعور العين كأن عينه عنب عنب عينب خوفية أقرب الناس منه شبعا ابن إيه؟ قبر من خزاعه الحديث ده صاحب بخري ده وصف النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من أبضاء الزوجات كما في الحديث الصحيح قال لي كنا في صفاته ايه قلني أحدثت معاني الدرجال حتى خشلت ألا تعقوله أن المسيح الدرجال رجل قالت بقى القرف إيه؟ قالت أفجع جعب هقولك صفاته أعوض مكموس العين يعني يقولك فإن يعني إن قلبس عليكم فعلامه أن ربكم ليس بأعوض وقال لك صفاته إيه كمان بقى صفاته والأفجح الذي دي وطريقة في المشي لو يمشي يمشي كأنه إيه؟ أعرض يمشي كده قالت كأنه يمشي أعوجات في الساقين او تباعد في الفخذين او غير ذلك المهم اللي ما بينشيرهم ماشي ايه متبايدا ما تنصر العين العين فيها ايه منسوح حجراء كما قال في الحديث يعني غيره مش موجوده نعم وفي الصحيح لما برضو في صحيح بن حبان قالك ايه كسر الإيمان أحمد عامل بن عباس في الحديث قالك الدجال وأعوال هجان أظهر أقمر طبعا في اللغة العربية ما شاء الله كأن رأساه أصلاً حياً رأسه زي الحق آه. أشبه الناس دي اللي هو إيه بعبد الغزة فإن يعني يقولك إيه فإن هلك الهد فإن ربكم يعني لو هلك الهد وراء ربكم ليس بأعور يعني سلطانه عرفوا هو إيه كما في السلطانة الطحية شيخ الألباني يقول إيه في إيه بيقولك في الشاحي المسلم يقولك الهجان اللي هو الأبيض بالنعنى الأصغر يعني وهذا يلا يلاينا يا أخي كونه أحمر هو أحمر نعم فإن الأبيض يشرب بحنة خليص أبوال الذي لونه الحمار يعني, يعني أحمد برضو بيوت دي نفس المعنى وأصفت يعني اللي هي الحية العظيمة الضخمة عامل زي الحية والعياذ بالله اللي هو هلك الجامعة هالك الهلك الناس الهلكة أي فان هلكة بسبب الكثير من الجهله الضالين فليعلم الذي يعلم أن رفقه ليس بإيه بأعوال ولذلك لما ركر النبي صلى الله عليه وسلم عور الدجال أبرز الصفات قال عور الدجال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عكس رسول الله صلى الله عليه وسلم على وصف عين الدجال لأن الدجال مهما تخلص من شيء يعني من الصفات فإن هذا الصنع تخلص من عينين لأن العينين بارزة وكما تعلموا أو ضحهما أنه جزء من وجهه ممسوح تماما يعني وجاء في أحاديث أخرى انها يصرح وكونها يومنا أربع يبقى أياً كان بس جزء من وجهه آه وتلك العين بالعين الطافية عم بالعين الطافية عم زي عن قدر العنب اللي هو ايه نعم المفاعص يعني ناس الله العافية ايه وقالك ايه وفي وصف اخر لعنب قالك في عوراق مجاحظة لا تغفل انها نسى الله العافية كأنها نخاعة كما في صاحب بخاري نخاعة في حائط المجسس يعني تبين حاجة كده حتى الصفة وكذا يعني زي العنب الطافية يعني فقال يعني وصف الرسول صلى الله عليه وسلم الدجال فقال الدجال عينه كالزجاج يعني زي بالضبط وصف كأنها كأنه ااا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كأنها نقاعة في حالة مسطرة وعين مصفة كأنها تورك البرد يعني واضح كده في يعني واحد عين أو وجه من نصفه منسوح ونصف من التاني وقال الدجال في حديث مسلم الدجال ايوه نفس الوحه كل ده يؤكد على العوض عندنا بقى الصوره الصفحه الثانيه الصفة الثانيه فيه مكتوب بين عيني كافر كما بين النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الحديث مكتوب كافر يقرأ كافر كافر. يقرأ. يقرأ مكتوب أنه مكتوب بين عيني كاتب يقرأ كل مؤمن كاتب او غير كاتب حتى لا بيعرفش يكتب ولا يقرأ هيقرأ من رحمه ربنا حتى لو ما يعرفش يقرأ هيعرف نعم كانه مكتوب بين اعين كما الحديث أنه مكتوب بين عيني قد يقرأ من كل عمله او يقرأ كل مؤمن سواء كان كاتب أو غير كاتب كراجلس أحبير جامع ولذلك نقول إن نأتي بعد كده فإن المثل ليس له عقب يعني ليس له ولد عقب الله يولد يعني ليس له مسلم كمالوش ناس مالوش ناس نعم المطلب بعد كده بطلاً دعوهم بالدعية الرغوبية إذا كان ذلك من صفات الدجال وإن كلها نقص فكيف هي الدعية الرغوبية أنا عايز أقول لكم من صفات الداع بيها الرغوبية الصفات اللي الداع بيها الرغوبية دعروه به، مطلق إمكان الدجال أن يل بسبب الفتنة يعني سرعة انتقاله في البلاد. إزاي؟ شوف حديث النبي في مسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث بن حديث النواس بن سمعان في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عن إسراع الدجال في الأرض، طاير في الأرض عشان يبقى، عشان الأرض كلها تفسدنا وفساد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كال كالغيس غيث استدبارته اللي انتوا عارفين مطر وتبقى بسرعة هو بيبقى كده نعم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيقول في اقطار الارض ولا يترك بلدا الا دخله الا مكه والمدينه في حديث انس في الصحيحين ليس من بلد الا سيطه او الدجال هيدخل كل البلاد حتى بلادنا وكل بلاد العالم الدنيا الا مكه والمدينه كما جاء في صحيح الجامع يقول النبي صلى الله عليه وسلم وانه لا يبقى شيء على الارض الا وطأه وظهر عليه الا مكة والمدينة لا ياتهما من نقب من انقابها الا لقيت في الملائكه بالضيوف كل ما يجي يدخل اي يدخل مكة والمدينة وقفه الملائكه على ابواب مكة والمدينة فلا تسمح الملائكه بدخول هذه الفتنه فتنتها الجنه جنتها نار اي جنه نار مما يفتن به الدجال سرعه النبي سرعه مروره في الارض الحاجة الثانية جئناه والنار من ما أحسن إذا جل بي الخل أن معه يشبه الجنة والنار الحول ورقاده بإذن الله أو معه ما يشبه نهر من ماء ونهر من نار وواقع الأمر كما يبدو للناس فإن الذي يرونه نارا أنما هو الماء وما يرونه على الحقيقة ماء هو النار شوفوا الحديث بيقولنا كل نبي كل ده في صحيح بنات في حديث صح مسلم عن حذيفة يقول النبي صلى الله عليه وسلم مع الدجال جنة ونار فناره جنة وجنه وماءه او جنته نار جفت كما في حديث المسلم وفي صحيح بخير مسلم عن خذيها ايضا في الحديث ان معه ماء ونار فناره ماء بارد وماءه نار فوزادا في مسلم في روايه مسلم فلا تهلوكوا، فلا تهلكوا، ما تهلكوش، ما تتغرموش، ما تفتنوش، أما تشوفوا الهماية تروح تجروا عليها لا، يقول لك كل روايات تؤكن، يقول إيه؟ وفي رواية أن النصطن في صحيان حليفة رسول الله يقول الله عليكم إنه لا أعلم بما معينين، الدجال، معه نهران يجريان، أحدهما كأنه العين ماءها والاخر يعني رأي العين يعني كأن ترى رأي العين كأنه ما غضل والاخر رأي العين نار متأجججة في ناره مولعنا فالله العفو العتلية فإما ندرك النهرين دور فليأتي النهر الذي يراه نارا وليغمد ثم ليطأ رأسه فيشعر منهم بأنه ماء بارد كما جاء في الحديث الصحيح هي هيراء بارا هيراء نارا كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصفات الأخرى كلها تأتي النقطة الثالثة من الصفات استعانته بالشياطين زي السحر زي ما زي السحر هو لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن مفتنة من فتنته أن يقول الأعرابي رأيت أن بوسع لك أبعث تلك أباك وأمك أذاش أن أني ربك فيقول نعم فيتمثل داو الشيطان في سورة أبي وأم فيقولان يا بني أبوه وأمي يمثلهم اتبعه فإن هو ربك لحق في في إنه إيه زي السحر بالضبط بناتي النقطة الرابعة من فتنته استجابة الجماد والحيوان لأمري كما جاء في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي رأيه نصلي فيأتي على القوم فيدعوه فيؤمنون به ويستجيبون له فيأمر السماء تنطر والارض تنبت يحبس ولذلك سبحان الله ينزل بقى من عطاء فتروح عليهم سريحتهم أطول ما كانت نبي ويصبغ عليهم ضروعه ويمدون بأشياء يعني سبحان الله حتى الحيوانات تتريت اتملأ إيه؟ دراها وخاصرها تكبر ثم يأتي القوم فيدعوهن فيردون عليه القوم يعني فينصرف عنهم فيصبحون بحوله ولقوة الا بالله وهم مؤمنين به ليسوا بعيدين شيء من اموالهم وبعد يعني بعد ما جبلوهم اموال كلهم شيطان تصحى من المالي الاموال الله أكبر الله أكبر أشهد الله اللي غير غير اللي ال... بيشاركوا لدينه الاخيره دو... سيل الوحده لما بيقرا زي الاسئله تقول كنت مخطوبة آه... صوتي تحت تقول كنت مخطوبة وهي وس... بتقول كنت مخطوبة وسامحني الله تجاوزت كثيرا في فترة الخطوبه لا انا مش يعني سيقول كنت مخطوبة وسلمحني الله تجاوزت كثيرا في فترة الخطوبة سمعتوني اسمعوا اسكتوا عشان تسمعوا وكان خطيبي نظر انه يأتينا من سفر كان يقيم عندنا نوم وطعام وشراب في بيتنا وكنت طبعا فلكني طبت الى الله وعات ربي ان لا اتجاوز ذلك لكن خطيبي فسخ عن وقال لي بصراحة الامي احضر لها الشبكة فانا وبتقول انا ساهمت في الشبكة كمان عن هدايا وكذا وهدايا له وكذا فهل الشبكة من حقي التوبة من حق كبير انت الشركه التوبة ده وبعد كده الشركه صراحه هو اللي رفضت ان هو المفروض ان هو ايه إنه في عندش مذهب من المذاهب ان ممكن تكون من حق, حق كده السؤال الاول ده تسال السائله عذاب الله نبيه وعذاب مسروف بالعصر اذكري الايه يا يا حد من اللي حد من اللي كده ما خدش هدايا بنات طيب ايه؟ اريا شو اشتغلوا يلا يلا ها طيب الله عندي المعلن كلام ها حتى ده باين على طيب ونقول برضو سؤال اخر كده ما هي علامات العلامات الساعه العلامات الكبرى ما هي علامات الساعه الكبرى؟ لو لو ما هي الساعة الكبرى آه. اللي هم ايه؟ الخدخاش الدجاج ايوه الثلاث شمس ببساطه الاثنين على ايه والايس والنار التي ايه اليمنى الى البحر ها النار اللي وفي فيها جرام 3 خصوص 3 في تطلع بكي بكي هديه يا تفضلي في طيب ما هي انواع الم... نقول السؤال ان خفافا واتقالا في فيه تاويلات ما هي التاويلات في خفافا واتقالا من نقول ها أيوه. Deze vraag is: Deze vraag is van de heer Pater. De heer Pater. De De